قل هذه سبيلي ادعو الى الله على صيره انا ومن اتبعني وسبح هذا الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى أغريت من نظم الورقات باب النسخ أي هذا باب بيان ما يتعلق به بالنسخ والنسخ من الابواب المهمه عند عند الاصوليين وغيره فلا يحل من قال بعض اهل العلم كما سيأتي فيه شروط الفتوى والاجتهاد انه لا يجوز الافتاء ولا الاجتهاد الا بعد العلم بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنه باب النسخ اي هذا باب بيان النسخ والنسخ عند السلف معناه البيان معناه البيان فيدخل فيه تخصيص العام لانه بيان وتقييد المطلق لانه بيان وتبين المجمل كذلك لانه بيان وهذه الثلاثه لا تسمى نسخا عند الاصوليين ورفع الحكم بجملته وهذا الاخير هو النسخ عند عند المتاخرين لذلك قد يطلق لفظ النسخ في الفاظ بعد الصحابه ومن بعدهم قبل ان يتقرر يستقر هذا الاصلاح الخاص عند جمهور الاصوليين وغيره فالنسخ حينئذ لتوأن فيه هل المراد به تخصيص العام او تقييد المطلق او تبين المجمل او رفع الحكم جملته ورفع الحكم جملته هو النسخ عند عند الاصوليين وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ كمساتي لكلام الناظم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى النسخ نقل او ازاله كما حكه عن اهل اللسان فيهما عرف النسق في اللغه وهذا اراد به بيان اراد به بيان وجه او العلاقه بين الحد الاصلاحي والحد اللغوي وان كان هذا مطردا وان كان هذا مطردا فيه في سائر الابواب السابقه اذ لابد من علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصلاحي لا يكون بعيدا عنه انما هو بعض افراد اللفظ العام الذي دل عليه المعنى اللغه الهي جميع الحقائق العرفيه قد مر معنا ان الحقائق العرفيه او الحقائق الشرعيه انما هي تخصيص لبعض افراد اللفظ باللف هذا المراد به اللفظ يشمل المخصص وغيره ولكن ياتي الشارع فيخص ببعض افراد وياتي العرف وللصلاح فيخص ببعض افراده فالنسخ مثلا النقل والازاله والرفع رفع اي شيء يسمى نسخه لكن في الاصلاح المراد به الذي سياتي ذكره النسخ نقل يعني في لسان العرب كما حكوه عن اهل اللسان فيهما النسخ لغه النقل يقال نسخت الكتابه اي نقلته باشكان باشكال كتابته وهو في الحقيقه ليس نقلا للمكتوبه لي انما هو ايجاد مثل المكتوب اذا نقلت الكتاب لم تنقل الحروف بعينها انتم معي يوم. النسخ نقل يعني نسخت الكتابه اي نقلته باشكال كتابته وهذا قلنا هو في الحقيقه ايجاد مثل ما كان في العصر في مكان اخر يعني اذا نقلت الكتاب نسخته وليس المراد انك نزعت الحروف وجعلتها في المنسوخ عندك لا انما اوجدت مثل ذاك الذي في الكتاب الاخر هو المراد به بالنقل هنا النسخ نقل نسخ نقل لغه نقل او وقيل معناه ازالته يعني ياتي بمعنى النقل وياتي بمعنى الازاله ليس هذا باختلاف قول وانما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغه ان اللفظ قد يطلق على معنيين فاكثر قد يكون بين المعنيين تضاد وقد يكون بينهما اشتراك فبينهما اشترك القرهم بالرمعن انه يطلق على الطهر ويطلق على ماذا على على الحيض فهذ الذي نقول هذا لفظ دل على معنيين واذا كان كذلك فننظر بين المعنيين هل بينهما تنافن او لا ان كان بينهما تنافلا حينئذ نقول لا بد من الترجيح هذا فيما مر وان لم يكن بينهما تنافلا حينئذ يحمل على مدلوله بجميع الفاضي قول النسخ نقل وزالته اذا هذا ليس ليس حكايه خلاف وانما المراد ان النسخ يطلق بلسان العرب ويراد به النقل ويطلق النسخ ويراد به الازاله او ازاله يقال نسخت الشمس الظله اذا ازالته ورفعتها بانبساط ضوئها والازاله والرفع بمعنى واحد لذلك اختار الناظم وحده رفع الخطاب ولم يقل ازاله لماذا لان الازاله والرفع بمعنى واحد ولما كان كذلك اشتهر عند الاصوليين بان ال... بان النسخ رفع الخطاب اعبروا به بالرفع وهو مرادف للازاله هذا معناه الاصلاح النسخ نقل او ازاله كما اي مثل ما حكوه حكوه من الذي حكاه أهل الوصول أو أهل اللغة عن أهل اللسان عن أهل اللغة عن الذين وضعوا اللفظ لمعانيه فيهما أي في المعنيين السابقين عندما نكون مقولة وهذا هو الأصل في المعاني اللغوية بمعنى أنه لابد أن يكون اللفظ ثابتا في معنى قد استعمله العربي مصيح القح الذي يستدل أو يستشهد به بكلامه ثم عرفه في صلاح المصليين فقالوا حده أي حد النسخ الصلاح عليه ان يكون حقيقه عرفيه حقيقه عرفيه وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا علا وجه ات لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب ثابت على ثلاثه ابيات عسر عليه ان كان الحد يسرا عسر عليه ان ياتي به في بيت او بيت ونصف هذا قد يحصل لي لبعض النظمي رفع الخطاب اللاحق هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراخى عنه بمعنى ان ان ثم حكما يثبت به بالشرع بدليل شرعي اما كتابا واما سنه والخطاب المراد به هنا الخطاب الذي تثبت به الاحكام الشرعيه الذي مر معنا في حد الحكم خطاب الله تعالى لفعله مكلف حيث انه مكلف به حينئذ يثبت حكم شرعي بخطاب متقدم ثم ياتي خطاب متاخر متاخر اذا متقدم ومتاخر لابد من معرفه ما له التاريخ حينئذ لا يصح العدول الى النسخ اذا علم المتقدم وعلم المتاخر الا لا يصار اليه البتة حينئذ ياتي خطاب متاخر يرفع حكم فعل المكلف الذي ثبت بالخطاب المتقدم هذه جمله ما يقال في في النسخ والنسخ هنا رفع لذلك الحكم السابق وحده اي حد النسخ رفع الخطاب خطاب يعني خطاب الله كذلك رفع الخطاب لم يقل النص لم يقل النص ليشمل اللفظ والفحوه والمفهوم كل دليل خطاب قد يكون النسخ ل للمنطوق وقد يكون النسخ للمفهوم كذلك عندنا كل ما يثبت به الحكم الشرعي من دليل نقول ياتي النسخ عليه ولذلك عمم بي بالخطاب رفع الخطاب اللاحق يعني الثاني المتاخر اللاحق ثبوت حكم هذا بالنصب على انه مفعول به والعامل فيه رفع وحده هذا مبتدا رفع هذا خبر ورفع رفع رافع هذا مصدر اضيف الى فاعله الذي هو الخطاب اللاحق الذي يرفع وان كان في الحقيقه الله عز وجل هو رافع الحكم لكن اسند اليه مجازا رفع الخطاب اللاحق ثبوتا هذا مفعول به للرفع فالذي رفع هو الخطاب اللاحق رفع ماذا رفع ثبوت حكم تعلق بماذا بفعل المكلف تعلق بفعل مكلف لان احكام الشرعيه هي المتعلقه ب... بافعال مكلفين كما مر ثبوت حكم بالخطاب بالخطاب هذا متعلق بقول ثبوت يعني ثبت الحكم السابق بالخطاب السابق اي الاول المتقدم في الورود الى المكلفين رفعا على وجه على جهه رفعا هذا مفعول مطلق رفع الخطاب ثبوتا رفع هذا خبر وهو مضاف الخطاب مضاف اليه اضافه المصدر لفاعله ثبوتا هذا مفعول به لرفع رفعا هذا مفعول مطلق للخبر رفع رفعا على وجه على جهه او حالا أتى هذا الثاني لو لا هو يعني لو له الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو ثابتا كما هو على حاله يمعني أن العصلة بقاء التشريع فلا يحكم بكون التشريع قد ارتفع إلا بدليل شرعه إلا بدليل شرعه وهو الذي عنه هنا لكان ذاك أي الخطاب السابق ثابتا كما هو إذا تراخ عنه يعني إذا تراخ الخطاب الثاني عنه عن خطاب السابق في الزمان وهذا يدل على ماذا هذا لا يت... لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفه التاريخ ولذلك لا يعدل الى الى النسخ الا اذا علم التاريخ فاذا لم يكن كذلك حنيذ الله لا نسخه اذا تراخى عنه بالزمان ما بعده من الخطاب السابق ما بعده اي بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب الثاني يعني اللاحق الثاني اذا تراخى عنه بالزمان ما بعده يعني ما بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب الثاني وهو وهو اللاحق اذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في حد النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وان قيل رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخن هو كذلك صحيح قال حده رفع الخطاب الرفع ازاله الشيء الرافع ازاله الشيء اي تغييره على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته فانه لا يسمى لا يسمى نسخه لا يسمى نسخه فانتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخه عند الاصوليين قاطبه كمن اخرج الجمعه عن وقتها فلا يصلي اليس كذلك لا يصلي لماذا لارتفاع الحكم الشرعي جوابو لا لان الحكم هو لمغير بمعنى ان صلاه الجمعه تد وحتى حتى يخرج وقتها فاين خرج وقتها حينئذ نقول هذا الحكم مغيى هذا الحكم مغيى اذا كان كذلك فلا تفعلوا بعده الا بدليل ولا ولا دليل حينئذ عدم جواز فعلها بعد دخول وقت العصر او بعد خروج وقتها نقول هذا هذا رفع للحكم السابق لكنه لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا فاذا قيل الان هذا الساعه الجمعه واجبه علينا لمن لم يصلي جمعه قل لا ليست بواجبه ليست واجبة لماذا؟ لأن لها وقت معين لها وقت معين إذن انتهاء الوقت الحكم لا يسمى نسخا كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدم الوجوب عدم الوجوب رفعا على وجه أتى لو له قوله ثبوت حكم بالخطاب السابق هذا خرج به الثابت بالبراءة الأصلية يعني في أول الشرع مثلا كانت الخمرة مباحة فجاء الشرع فرفع ذي لباحة هل يسمى نسخا الجواب لا لماذا لاننا اشترطنا في الحكم السابق ان يكون ثابتا بدليل شرعي وهذا لم يثبت بدليل شرعي وانما وانما ثبت بالبراءة الاصليه فاذا كان كذلك حينئذ لا يكون ماذا لا يكون نسخه وهذا الفرق بين بين بين الاباحتين الاباحه العقليه والاباحه الشرعيه الاباحه الشرعيه رفعها يسمى نسخه لماذا لانها ثبتت بدليل شرعي واما الاباحه العقليه هي البراءه الاصليه يعني قبل الشرع ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع الاصرفيه البراءه العقليه اذا كان كذلك رفعها فان اذا لا يسمى نسخا الا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رفع لما كان عليه اهل الجاهليه فان اذا لم ينسخ ما كان عليه الجاهليه انما يسمى ماذا يسمى ابتداء تشريعي يسمى ابتداء تشريعي اذا ثبوت حكم بالخطاب السابق خرج به ثابت بالبراءه الاصليه وهو عدم التكليف بشيء البتة لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ وليس, وليس بنسخ من التعريف يتحصل لنا أنه لابد أن يكون الناسخ والمنسخ سمعيين قال خطاب بخطاب إذن كل من هما لابد أن يكون ماذا أن يكون سمعية فالخطاب السابق يكون ماذا أثبت حكما شرعية والحكم الشرعي الذي رفعه يكون ثابتا بخطاب الشرع الحكم الذي ازال الحكم السابق لابد ان يكون ثابتا ب بخطاب شرعي اذا لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين ولا تنسخ الاخبار لا يقال حكم المراد به الاحكام التكليفيه التكليفيه بمعنى ماذا الايجاب والندب والكراهه والتحريم والاباحه كل هذه الاحكام الخمسه يدخلها ماذا يدخلها النسخ وامما الاخبار الله لا اله الا هو هذا لا يقبل النسخ الرحمن عرش السماء <تصفيق> لا يق لا يقبل النسخ البته لماذا لانه يعتبر كذبا وليس الامر كذلك اذا لا تدخل او لا تنسخ الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم حينئذ لا اشكاله فيه الحكم الامر قد ياتي بمعنى بمعنى الخبر والخبر قد ياتي بمعنى ها الطلب يعني كل منهم ياتي بمعنى الاخر حينئذ العبره بالحقائق فاذا جاء اللفظ خبرا نقول الاصر عدم جواز نسخ الاخبار الا اذا كان هذا الخبر في الظاهر فحسب وانما في الباطن ماذا في الباطن هو حكم شرعي والمطلقات يتربص هذا خبر بالمعنى ليتربصنا امر به والمطلقات هذا مهتدى جمله يتربصنا ذا خبر حين نذق الجمله الخبريه فاذا ذلك حين نذق هذا متضمن الخبر اذا يقبل النسخ ولا يقبل النسخ كونه في الظاهر خبرا لا يمنع النسخ لانه في الباطن هو هو المعتبر والعبره به بالحقائق والنسخ مما خص الله به هذه الامه لحكم من التيسير وتكثير الاجر للمؤمنين ونحو ذلك وقد اجمع المسلمون على جوازه لان حكمه تعالى لمصلحه فيتغير بتغيرها لانها تختلف باختلاف الاوقات لا يسال عما يفعل وهم مسالون قال رحم الله تعالى مبينا اقسام النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ الى ثلاثه اقسام ذكر اثني وجاز نسخ كل وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل هذا تقسيم اخر وجاز اي عقلا وشرعا جاز اذا عبر الاصوليون في العصر ماذا الاصل الجواز العقلي هذا الذي يعتني به الاصوليون فاذا قالوا هذا جائز وهذا يجوز عين اذا نراد به الجواز العقلي عين اذا جاز عقلا قد يقع وقد لا يقع قد يقع وقد لا لا يقع العقل لا يمنع من رفع الحكم الشرعي بخطاب لاحق كذلك العقل لا يمنع هل وقع او لا هذه مساله اخرى ولذلك تفرض المسائل احيانا على مسالتين جائز عقلا ولم يقع ولم ولم يقع حينئذ ولذلك يجوز على الامه ان ترتد كلها لكنه عقلا واما واما شرعا فهذا لا يقع ونحن نقول لا يجوز للعقل والشرع لكن هذا كمثال وجاز نسخ الرسم دون الحكم الرسم المراد به ماذا رسم الايه من القران كتابتها لفظها جاز نسخ الرسم رسم الايه من القران يعني اللفظ دون الحكم يعني رفع وجوه قرانيه الايه وخاصيه قرانيه الايه كمس المصحف وقراءه الجنب قيل به بانه لا يجوز حينئذ يبقى ماذا يبقى نسخ الرسم دون الحكم نسخ الرسم يرتفع حينئذ لا قرانيه لللفظ فيرتفع معه ماذا كونه قرانا كونه لا لا يدوسه الا على طهارك ولا الجنوب او الحائض لا تقرا القول هذا حينئذ نقول بقي الحكم لكن الرسم ارتفع لكن الرسم ارتفع مثاله قالوا نحو ايه الرجم وهي الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة حديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر فانه كان قرانا قال قال عمر قد قراناها روى شعبي وغيره وبقي حكمه ولذلك قد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين كذاك نسخ الحكم دون الرسم وعكسه نسخ الحكم دون الرسم يعني الحكم يرتفع لكن القراءه باقيه وهذا هو الغالب ماذا في القران الغالب هو ماذا هو ارتفاع الحكم مع بقاء التلاوه مع بقاء التلاوه كذاك اي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم كذاك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم فتبقى القرانيه وخاصه القرانيه مثل له بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه هذا نسخه حكمه وهو جواز الفطر مع الفديه وبقي رسمه وتلاوته هذا على هذا القول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به هنا المثال ليس المراد تحقيق المساله وانما المراد به المثال قالوا وعلى الذين يطيقونه فديه مطلق على الذين يطيقونه فديه حينئذ نقول ماذا هذا نسخه حكمه وبقي لفظه وهو تعيين الصوم يعني اجاب الصوم كان على التخيير وهو حكم شرعي ثم صار ماذا صار معينا <تصفيق> والحكمه في رفع الحكم وبقاء التلاوه من وجهين يقول قائما الفائده اذا كان القران انزل من اجل ماذا من اجل بيان التشريع فاذا ارتفع الحكم حينئذ ما الفائده في بقاء الايه اقول من وجهين اولا ان القران كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه بقيه التلاوه لهذه الحكمه هذه الحكمه من اجل تكثير الثواب الثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف فاوقيت التلاوه تذكيرا للنعمه ورفعا للمشقه اذا لهاتين المعنيتين لهذين المعنيين بقي الرسم دون دون الحكم اذا ذكر نوعين وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم بقي نوع ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا نسخه الرسم والحكم معا مثاله حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل الله عشر رضعات معلومات نحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات نحرمنا ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوه لا حكما وهذا يصلح لنوعين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا من القران يعني يقراها من لم يبلغه النسخ اما بلىغه النسخ عنيد لا يقرا ما فلا اشكاله في كلام عائشه رضي الله تعالى عنها ثم قسم النسخ باعتبار المنسوخ الاول باعتبار الناسخ والمنسوخ الثاني تقسيم باعتبار المنسوخ ونسخ كل منهما اي الرسم والبدن والرسم والحكم اي لا بدل ودونه يعني الى غير بدل يعني قد يرفع الحكم الشرعي وياتي حكم اخر بدلا عنه وقد لا ياتي حكم اخر إذن نقول هذا جائز وواقع وهذا كذلك جائز وواقع ونسخ كل منهما أي الرسم والحكم إلى بدل إلى, إلى بدل يعني يرفع الحكم السابق ويأتي حكم آخر بدلا عنهم مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام هل حصل النسخ هو البدل أو لا نعم كان يستقبل ماذا يستقبل بيت المقدس فنسخ هذا الحكم جاء بدلا عنه وهو الكعبه وهو الكعبه وقوله تتربصن بانفسهن 14 و10 فانه نسخ قوله الذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لا ازواج متاعا الى الى الحول ودونه ايوا الى غير بدل دون بدل دون بدل وهذا عند الجمهور عند عند الجمهور وقيل لا يجوز الى غير بدل قول الظاهريه لانه مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من ايه الى اخر والصواب هو انه واقع انه انه واقع مثاله وجوب تقديم صدقه النجوه بقوله اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه فانه نسخ بلا بدل نسخ بلا بلا بدل اذا قد يكون المنسوخ بدلا وقد يكون المنسوخ الى الى غير بدل وكلاهما واقع وان كان الثاني حصل فيه نزاع وذاك تخفيف حصل يعني ذاك ما هو النسخ تخفيف حصل وجاز ايضا كونه ذلك البدل اخف او اشد هذا باعتبار اخر قد يكون شيء كامل الشرعيه فيه نوع مشقه هذا لا اشكال فيه والتعبير عنها بانها تكاليف كذلك العصر انه لا اشكال فيه انا موافق للمعنى اللغوي وكذلك الحس والحس والشاهد يشهد بذلك فاذا كان كذلك حينئذ للمنسوخ قد ينسخ الى بدل اشد وقد ينسخ الى بدل اخف وذكر هذين النوعين بقي ما بقي الى بدل مساو بعدل مساو حينئذ اما ان ينسخ اذا نُسخ الى بدل هذا النوع الاول اما ان يكون ذلك البدل اخف مما قد بطل الذي ذهب او يكون اشد او يكون مساويا وذاك نوع جاز ايضا جاز عقلا وواقع شرعا ايضا كما جاز السابق كون ذلك البدل اخف اخف هذا خبر كول كون ذلك البدل كون ذلك البدل بدل هذا نعت هذا عطف بيان ها او بدل من ذلك كون ذلك البدل كون البدل اخف اخف او اشد يعني اثقل اخف النسخ الى بدل اخف هذا لا خلاف في جوازه وكذلك لا خلاف في في وقوعه فهو جائز عقلا وواقع شرعا ومثاله نسخ مصاوره العاشره من الكفار في القتال الى مصاوره اثنين من نسخ اشد الى ها الى خف كان يجب عليه ان يقف امام 10 وهذا فيه شده حينئذ النسخ الى ماذا الى الى اثنين في قوله اياكم منكم 20 صابرون يغليب 200 بقوله فايكم منكم 100 صابر يغليب 200 اذا حصل فيه التخفيف من من الاشد الى الى الاخف اخف او اشد النسخ الى شد هذا في خلاف والصحيح الجواز وكذلك الوقوع كنسخ التخير بين صيام رمضان والاطعام بوجوب الصوم هذا من اخف الى الى شد لا شك ان وجوب الصوم تعينه هذا شديد وان التخير هذا خفيف فنسخ الاخف الى الى الاشد وقيل لا يقع للايات الداله على التيسير والتخفيف ورفع الحرج وصواب انه انه واقع باقي ماذا المساوي وهذا مثاله نسخ القبلة بيت المقدس الى الكعبة هذا ليس فيه عمل وانما فقط انتقل من جهة الى الى جهة لا يصح بكونه اخف ولا بكونه اشد بل يكون وسطا وهو ان يكون مساويا اذا هذا تقسيم ل البدل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل يعني بطل, بطل حكمه ثم قال رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب ثم يجوز نسخ حكم بعض الكتاب ببعض بمعنى أن الناس قون ما هو الحكم الشرعي ثبت بوحي بمعنى أنه على كده على جهة الإجمال ثابت بوحي حينئذ رفعه يكون بماذا يكون بوحي فإذا ثابت بوحي و sangat ن POW فإذا النPFK فإذا النPFK كل من الكتاب و السنة ينسخ الآخر كل من الكتاب و السنة ينسخ الآخر فالقرآن ينسخ القرآن ينسخ بعضه بعضا والسنة ينسخ بعضها بعضا المطلقا على الصحيح وكذلك الكتاب ينسخ بالسنة والسنة ينسخ بالكتاب إذن ما دام أن الحكم الشرعي الثابت السابق بخطاب السابق ثابت بوحي وحين اذا الرفع يكون بماذا بوحي فكل ما صح اثباته على انه وحي من عند الله تعالى صح ان ينسخ به هذا هو القاعده الصحيحه خلافا على تفصيل عند الاصوليين ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم الكتاب ينسخ بالكتاب يعني بعض الكتاب ينسخ بعضه الاخر ويجوز نسخ حكم بعض كتاب ببعض وهذا بلا خلاف بلا بلا خلاف كما في ايتي العده وايتي المصابره سابقه مصابره ايه نسخت نسخت ايه اليوم جمعه انت مش عندكم ها لا صار ثم الكتاب بالكتاب ينسخ اذا كما في ايتي المصابره وهذا قلنا لا, لا خلاف فيه كسنه بسنه فتنسخ يعني السنه تنسخ بي بالسنه لكن مراد الناظم هنا ماذا ما عدا النسخ المتواتره بالاحاد فانه سينص عليه انه لا يجوز انه لا لا يجوز كسنه بسنه فتنسخ اي يجوز نسخ حكم بعض السنه بسنه على جهه الاجمال ولكن عنده كغير من جمهور الاصوليين ان المتواتر لا من السنه ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد لا بد مما لا بد من القوه لا بد من اتحاد الخطابيل المتقدم اللاحق قوه فاذا كان كذلك جاز واما الضعيف لا يقوى على رفع القوي فاذا كان كذلك ترتب عليه ان لا حد لا ينسخ المتواتر بل بعضهم قال السنه برمتها لا تنسخ الكتاب كما سياتي اذا كسنه اي يجوز نسخ حكم بعض سنه ببعض ومراده ما عدا نسخ السنه المتواتره بالاحاد فانه سيصرح بعدم جوازه وهذا كما في حديث مسلم قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها نهيتكم نهى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد نهى وهذا سنه فزوروها <تصفيق> اذا جمع بين بين حكمين في خطاب واحد وهل وهل الثاني متراخن عن الاول قطعا كنت نهيتكم في السافه عن زياره القبور وقطعا انه ليس في مجلس واحد وعندما قال كنت نهيتكم عن زياره القبور يعني فيما سبق فزوروها الا فرفع الحكم السابق النهي بالامر استحبابا الامر استحبابا كسنه بسنه فتنسخون قال ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنه ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنه هذا قد يقال بانه على ظاهره على قول بعض اهل الاصول بان الكتاب لا ينسخ بالسنه مطلقا حتى بالمتواتر والاحاد وهذا مذهب الشافعي واحمد واخْتيار ابن قدامه وابن تيميه ولباس رحمهم الله تعالى انه لا يجوز نسخ القران بسنه مطلقا حتى لو كانت السنه متواتره بل لا ينسخ القران الا قرانا مثله وحجه قول تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها قالوا ولا يكون مثل القران يعني لا ولا خيرا منه الا قران لا يكون مثل القران ولا خيرا منه الا الا قران وكذلك لقوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنه تبديل منهم وذهب جمهور الاصليين الى انه يجوز نسخ القران بالسنه المتواتره دون ماذا دون الاحاد وعليه ظاهر كلام المصنف هنا ماذا انه يعني ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنه يريد غير المتواتره يريد غير المتواتره بناء على ما ذهب اليه جمهور الاصليين وهو انه يجوز نسخ الكتاب بالسنه المتواتره دون دون الاحاد والسر في ذلك ان الاحاد اضعف والضعيف لا يقوى على رفع القوي فلذلك لا يجوز نسخ القران وكذلك السنه المتواتره بالاحاد اذا جمهور الاصوليين ذهبوا الى انه يجوز نسخ القران بسنه متواتره لان الجميع وحي من الله تعالى واذا كان كذلك هذه العله موجوده في الاحاد واذا كان كذلك حينئذ لا فرقه بين المتواتر والاحاد على الصواب يعني كل منهما ينسخ به القرآن بشارط أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح السند حينئذ نقول هذا وحي وصح نسبته إلى الوحي فإذا كان كذلك فالوحي يرفع حكم الوحي المتقدم والعلة واحدة ولذلك العلة التي ذكروها في كون المتواتر من السنة ينسخ القرآن هي قولهم لأن الجميع وحي من الله تعالى فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى والله هو الناسخ حقيقة كبير لكنه أظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومثاله آية التحريم بعاش الرضاعات نسخنا به بالسنة وقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين نسخه حديث لا وصية لوارث ومن أنكره قال الناس خاية الموريث ورد هنا المثال القاعدة كما قررنا بالأمس أن بحث الأصليين الآصر في تقرير القاعدة وأما المثال قد يوجد وقد لا يوجد قد يناقش فيه إلى خيره فالمراد هنا القاعدة فالآصر أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا لأن الجميع وحي والله تعالى هو الناسخ حقيقة وأظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم والنسخ في الجملة بيان وإذا كان كذلك فهو داخل في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل فالنسخ اليهم واذا كان كذلك فمتى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا تطمئن له النفس حينئذ نقول جاز النسخ به اذا قول ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنته مطلقا وقد قال به بعض اهل العلم وعلى ابن تيميه والقدامه وابن باز رحمه الله وعلى ظاهر كلام مصنفونا على قول جمهور الاصوليين ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنه يريد ماذا الاحاد يعني غير المتواتره بل العكس هو صواب بل هذا للانتقال عكسه صوابه عكسه ويعكس الحكم السابق وهو نسخ الكتاب بالسنه ان ينسخ الكتاب بسنه ان تنسخ السنه بالكتاب اي يعكس نسخ الكتاب بالسنه وهو نسخ حكم السنه بالكتاب صواب كما مر في استقبال البيت المقدس عذ بالسنه جاء نسخه بماذا بالكتاب جاء نسخه بالكتاب وذو تواتر بمثله ونسخ غيره بغيره فلينتصح اختار قوم نسخات وترا بغيره وعكسه حتما يرى وذو تواتر من كتاب وسنه من كتاب وسنه وذو تواتر بمثله قد قد قال بانه يريد ماذا يريد به السنه محتمل لكن لو ادخلنا كذلك القران لاشكال لا فيه وذو تواتر بمثله يعني بمتواتر مثله نسخه اذا المتواتر ينسخ المتواتر هذا بالسنه وكذلك في القران قران متواتر <تصفيق> القران متواتر وان كان الصحيح لا يشترط به التواتر متى ما صح فهو, فهو قران لكن على ما شاء عند الاصليين والقراء انه لابد فيه من المتواتر لابد فيه من التواتر وذو تواتر من كتاب او سنه بمثله بمتواتر نسخه اي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب وسنه بمتواتر مثله ومذهب الجمهور انه يجوز نسخ السنه بالقران وذهب الشافعي الى ان السنه لا ينسخها الا سنه مثلها وغيره بغيره وغيره غير ماذا غير المتواتر وهو الاحاد بغيره بالاحاد والمتواتر وغيره يعني غير المتواتر وهو الاحاد بغيره بغير الاحاد وهو المتواتر والاحاد هذا الذيعناه مصنف رحمه الله تعالى فلينتسخ فل فلينتسق اذا الأحاد ينسخ الأحاد نعم المتواتر ينسخ الأحاد نعم المتواتر ينسخ الأحاد نعم الأحاد ينسخ المتواتر عند الجمهور لا والصواب نعم. نعم لأن العلة واحدة متى ما جاز أن يحمل الحكم في المتواتر في كون ناسخة للقرآن لكونه وحيا وح Risk العلة موجودة في الأحاد فهو وحي ولا إشكال فيه يكون ناسخا للقرآن أما واما الاستدلال بكونه ضعيفا نقول الضعيف هنا اذا صح اثبات الحكم الشرعي به حينئذ هو حكم شرعي لا شك ان الادله ليست على مرتبه واحده القران من حيث تواتره حينئذ نقول هو اكد في الثبوت من السنه جمله وخاصه الاحاديه اذا السنه ادنى من, من الكتاب هل يلزم من ذلك عدم اعتبار التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد والبيان والاجماع لا اذا الاحكام الشرعيه شيء والحكم على الطريق شيء اخر فمتى ما صح اثبات الاحكام الشرعيه بهذا الطريق حينئذ نقول ماذا نقول ثبت الحكم الشرعي واما كونه ضعيفا فهذا باعتبار غيره ولا يمنع ان يكون صحيحا في نفسه والاعتبار هنا بالصحه اعتباره بالصحه لا بالقوه لا بالقوه اذا ولو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ وغيره بغيره فلينتسخ قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لانه دونه في القوه اذ المتواتر قطعي والاحاد ظني فلا يرتفع به وعليه جمهور الاصوليين عليه جمهور الاصوليين وهو انه لا يجوز نسخ المتواتر به بالاحاد اذا نظروا الى ماذا الى كون المتواتر قطعي والاحاد ظني وحينئذ لا يرتفع القطعي بالظني وليس الامر ليس الامر كذلك لان الحكمه هو مدلول اللفظ وهذا انما يكون فيه في ماذا في الطريق وليس البحث فيه في الطريق واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره واختار قوم وهذا var raja نسخ ما تواتر بغيره يعني نسخ المتواتر بغيره وهو الاحت غير متواتع وهذا هو الراجح لأن محل النسخ هو الحكم هو هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر قد تكون ظنية فهو كالاح Ashe وكل وحي هذا هنا البيت القصير الكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس وليس اللفظ وليس اللفظ وعكسه حتما يرى عكسه اي عكس جواز نسخ المتواتر بالاحاد وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر حتما يرى عكسه ما هو ها عدم الجواز عدم الجواز يعني رجح المصنف ماذا ها عدم جواز نسخ المتواتر بال بالاحاد وعكسه حتما يعني لازما وجوبا عقليا يراه يعني يعلمه يا ابن اودا قال رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادله والترجيح باب في التعارض بين الادله والترجيح وهذا قد ذكرنا في ما سبق في تعريف ها اصول الفقه ما هو المراد بقوله وكيف يستدل بالأصول. يستدل بالاصول كيف يستدل بالاصول كيفيه الاستدلال بالادله عرفنا ان اللفظ ان الدليل قد يكون عاما وقد يكون خاصا وقد يكون مجملا وقد يكون مبينا عرفنا فيما سبق الان هيلذن قد يحصل نوع تعارض وتقابل بين دليلين هيلذن ظن الظان ان بينهما ماذا تناقضا فكيف نجمع هذا المراد به بهذا الفاصل وهو الكتاب السادس في جمع الجوامع وهو من الركائز للمجتهدين باب في التعارض بين الادله والترجيح عندنا تعارض وعندنا ترج التعارض تفاعل من عرض الشيء يعرضك ان كل من النصين عرض للآخر حين خالفه كل منهما عرض للآخر اذا بمعنى التقابل والمراد به تقابل الدليلين على سبيل الممانعه يعني يخالف احدهما الاخر يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين على سبيل الممانعه وهو نوعان تعارض نوعان تعارض كلي وتعارض جزئي تعارض كلي من كل وجه هذا لا يوجد فيه في القران لانه ماذا تناقض التعارض الجزئي من وجه دون وجه ويمكن الجمع حينئذ نقول هذا يقع في الادله الشرعيه تعارض كلي ان كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض هذا هو تناقض تعارض جزئي ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما وهذا الذي يعنيه ماذا وصل يوم بهذا بهذا الباب لانه يقع نوع تعارض بين دليلين من وجه دون وجه ويمكن الجمع ويمكن الجمع حينئذ نقول هذا يسمى تعارضه والترجيح ترجيح تفعيل نرجح الشيء ترجيحا وهو تقويه احد الدليلين على الاخر اذا يقع التعارض ثم ماذا يصنع المجتهد يقوي يقوي احد الدليلين على الاخر اما باعمالي الدليلين واما بتقديم احد الدليلين على الاخر اما باعمال الدليلين وهذا هو الاولى والمقدم ما تمام كان الجمع فهو المتعين واما بفصل الدليلين بان نجعل هذا, لحال هذا لحاله وهذا لحاله اخرى اذا المراد بالترجيح تقويه احد الدليلين على الاخر ومحل الترجيح الظنيات لانه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي وظني لانه اذا تعارض القطعيان تناقضا وهذا لا يوجد واذا تعارض القطعي والظني فالقطع مقدم على الظني اذا يقع تعارض عين وترجيح عين لما يكون بالظنيات يكون في الظنيات اذا الترجيح فرع التعارض لا يصار الى الترجيح بين الادله المتعارضه الا بعد محاوله الجمع بينهما او بينها فان الجمع مقدم على الترجيح فيمكن الجمع وزال التعارض لتنعه ترجيحه ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح ولا يجوز الترجيح بدون دليل البت لانه يعتبر تحكما قال رحمه الله تعالى باب في تعارض في التعارض بين الادله الشرعيه والترجيح تعارض النطقين في الاحكام ياتي على اربعه اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصين في وجه ظهر تعارض النطقين يعني ان الصين كتابا وسنه يعني من قول الله تعالى او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع تعارض في ظاهره بين ايه وايه او بين حديث وحديث او بين ايه وحديث اذا التعارض يقع بين بين الوحيين النطقين هذا تثنيه ماذا تثنيه نطق وهل يجوز وصف القران بالنطق نعم يجوز هذا كتابنا ينطق عليكم ا ينطق ما هو الكتاب اذا يجوز ان يقال النطق والاشكال فيه تعارض النطقين في الاحكام ياتي على اربعه والتنويل للضروره اربعه اقسام مضاف ومضاف الي الاول المضاف الي للضروره اما عموما كل من الدليلين متعارضين عام كل من الدليلين المتعارضين عام يعني تعارض عام وعام ماذا نصنع لابد من الترجيح او خصوص بهما اما عموما فيهما يعني في الدليلين او خصوصا فيهما يعني في الدليلين كل منهما خاص هذا القسم الثاني او كل نطق من النطقين فيه وصف منهما يعني من وجه عام اه ومن وجه خاص نعم او كل نطق يعني من من الدليلين او النطقين فيه وصف منهما يعني يقع تعارض بين نطقين المراد به هنا الثالث احدهما عام والاخر خاص المراد بهذا شطر الثاني أو كل نطق فيه وصف منهم كل نطق من النطقين فيه وصف دون الوصف الآخر فيكون عاما لا خاصا والآخر يكون خاصا لا لا عاما لأن القسم الرابع هو الذي عنه بماذا أن يكون الدليل الواحد فيه عموم وخصوص والدليل الثاني فيه عموم وخصوص إذن هذه أربعة عقسام أو كل نطق فيه وصف منهم يعني يقع تعارض بين النطقين أحدهما عام والآخر خاصة او هذا الرابع فيه يعني في النطقي الواحد منهما كل منهما من العموم او الخصوص كل منهما من العموم او الخصوص يعني الدليل الواحد من وجه هي عام من وجه هو عام ومن وجه هو خاص حينئذ نقول اجتمع الوصفان في دليل واحد وهناك ذلك حينئذ يحصل ماذا يحصل تضارب بين الخاصين وبين العامين بين الخاصين وبين العامين او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر الوجه والجهه بمعنى واحد بمعنى بمعنى واحد اذا هذه اربعه اقسام اربعه اقسام تعارض بين عامين تعارض بين خاصين تعارض بين عام وخاص تعارض بين عام و خاص من وجه لوجه مع نظيره ثم قال رحمه الله تعالى فالجمع أراد أن يبين القاعدة التي ينبغي اعتمادها هنا على جهه التعصيل العام فقط لا على جهه التفصيل فالجمع بين ما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن و حيث لا امكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل نعرفه فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم بذل خصوص الى ضد العموم وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فخصص عمومه كل نطق منهما بضد مين قسميه واعرفناهما اذا هذه ها الاوجه التي يمكن الجمع بين الاقسام الاربعه السابقه واضح اولى فالجمع هذا مبتدا الفاء الفصيحه الجمع بين ما بين نصين او نطقين او دليلين تعارض هذا فاعل يعود الى ما تعرض دليلا هنا في الاولين الاولين هذا تثنيه اول وهو ملحق ب ها بالمثنى لا لا اذا حل اول واول اول واول او اول وثاني اول وثاني هذا كالقمرين ليس اول واول ليس عندنا اول واول عندنا الاول وعندنا الثاني كذلك هين يدنا الثاني هو الذي اطلق عليه الاول مجازا كالقمرين اذا حل اذا حل صار ماذا قمر والشمس هنا اول وثاني اذا يكون من الملحق بالمثنى هنا اي في هذا المقام في الاولين اي القسم الاول والقسم الثاني القسم الاول ما هو تعارض عمومين عام وعام والثاني تعارض خصوصين حينئذ الجمع واجب هذا الخبر الجمع واجب بل القاعده في باب التعارض هو الجمع هذا الاصره لانه اعمال للدليلين ومتى ما امكن اعمال الدليلين تعين ووجب واذا كان كذلك حينئذ يسعى الناظر والمجتهد ان يجمع بين النصين ان يجمع بين بين النصين وبين العمومين والخصوصين هنا في الاصل انه ليس بجمع وانما يفعل ماذا هو مراده ان يعتذر بان هذا النص له حال غير الحال التي للنص الاخر بمعنى انه يجعل الجهه مفكه يجعل الجهه مفكه ليست ليست ليست نازله على حكم واحده وانما يعتبر الجمع هنا جمعا صوريا او شئت تقول جمع مجازيه لماذا لانه لم ينزل النصين على حال واحده لو نزل النصين على حال واحده قلنا جمعه جمع حقيقيه لكن المراد به ماذا ان يجعل لهذا حال منفكه عن الحال الاخرى هذا يعتبر ماذا يعتبر جمعا حينئذ يلتمس الفقيه وهذا مما يقع فيه نزاع مما يقع فيه خلاف اكثر الخلاف فيما تعارضت فيه الادله هو في هذا فيفهم المجتهد ان هذا النص العام له معنى غير النص الاخر حينئذ في الحقيقه هو ماذا هو فك التعارض لانه اذا حمل هذا على معنى وحمل الاخر على معنى اخر اين التعارض لا تعارض وانما هو في ظاهره انه ماذا انه متعارض فالجمع هنا يعتبر جمعا صوريا اذا فالجمع واجب هنا وذلك بان يحمل ان يحمل كل منهما على حال إذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال هذا يدل على العموم بكل وجه جميع الافراد وثبت له حكم وهذا يدل على اللفظ نفسه ثبت له حكم اخر حينئذ اللفظ العام هو اللفظ العام هنا كيف يمكن الجمع بينهما هذا يدل على الاثبات هذا يدل على النفي ولا يجتمعان في محل واحده وانما نجعل لهذا صوره ولهذا صوره وهذا الذي حصل به الجمع لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين في اطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال هذا في القسم الاول وبالقسم الثاني القسم الاول تعارض العمومين والقسم الثاني تعارض الخصوصين تعارض الخصوصين مثل لتعارض العمومين والمراد المثال ليس مناقشه فيه ما يستنبط منه حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدون الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي الذي صيغه عموم ولفظ قوم في الثاني كذلك عام في عامان في كل شهاده بدون استشهاد بدون بدون استشهاد وحكم في الاول بالخيريه الا اخبركم بخير الشهود وفي الاخر بماذا شريه ثم يلونهم ثم يكون بعد قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا هذا فيه ذم فيه فيه ذم وفي الاخر بالشريه وهما متنافيان لكن امكن الجمع بينهما بتنزيل هذا في حق الله وهذا في حق العباده اذا فكت الجهه فكت الجهه فحمل الاول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق والثاني على حقنا وكذلك بعضهم ذهب الى ان ان الاول محمول على اذا كان من له شهاده غير عالم بها والثاني علما اذا كان عالم الخيريه في الشهاده اذا ادلى بها لمن لا يعلم فتبرع بها حينئذ نكون قد اعان اخو المسلم والثاني الذي فيه الشديد كان يعلم ان هذا عنده شهاده لكنه جاء من عندي من عندي نفسي المقصود هنا هذا او ذاك ان نفك العموم الاول عن عن الثاني ومثلوا لتعارض الخاصينين تعارض الخاصين مع الجمع حديث انه توضأ وغسل رجليه وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين غسل ورش مختلفان وهذا خاص لانه في وضوء وكذلك المحل ماذا المحل القدم اي لا بد ان يكون خاصا يكون خاصا هل يمكن الجمع في وضوء واحد يغسل فلا يرش او يرش فلا يغسل هذا محال اذا لابد من تخريجه هذا على موضع وهذا على على موضع بان لجعل الرشه مثلا لتجديد الوضوء او الاخر لرفع حدث او قل غيره غير ذلك وحيث لا امكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل العرب وحيث لا امكان كان ماذا الجمع بين الدليلين العامين او الخاصين فالتوقف يعني وجب التوقف فيهما عن العمل بهما الى ان يظهر مرجح لاحدهما على الاخر فيعمل به فالتوقف عندئذ هو الواجب وعبسان وحيث لا امكان فالتوقف توقف يعني عن العمل بهما حتى يرد الدليل حتى يرد الدليل المرجح لاحدهما على الاخر وهذا ليس حكما عاما يعني لجميع الامه تتوقف في نصين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هذا لا وجود له البت ولا, ولا يقع وانما يكون بماذا في نظر المجتهد الخاص فهو يتوقف لعدم امكان الجمع غير من الناس قد امكن الجمع اذا عمل بالنصين عمل بما بي بين النصين فالتوقف هنا يعتبر خاصا باعتبار المجتهد لا يعتبر جميع لب ما لانه لا نظير له ولا يجوز وقوعه اصلا وحيث لا امكان يعني الجمع بين الصنفات التوقف فيه ما عن العمل قالوا مثاله قول تعالى او ما ملكت ايمانكم قوله وانت تجمع بين الاختين ها او ما ملكت ما ملكت ايمانكم ولو كانت اختين وانت تجمع بين الاختين ها هذا تحريم دخلا بين اختين ماذا الامتين اذا احدى الايتين حرمت واحدى الايتين اباحت او ما ملكت ايمانكم هذه اباحت والثانيه حرمت وان تجمع بين اختين هذه حرمت عليكم هاتان ايات النساء فالاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك توقف عثمان رضي الله تعالى عنه <تصفيق> لما سئل عنها وقال حلتهما ايه وحرمتهما ايه فتوقف فيها لكن غيره رجح غير ارجح قدم ماذا قدم التحريم على على ماذا على الاباحه لماذا لان او ما ملكت ايمانكم هذا لم يثق في بيان الاحكام الشرعيه المتعلقه بالنكاح ونحوه وانما اراد به ماذا اراد به الامتناع واما وانت تجمع بين الاختين فهذا محل في الحديث عن الاحكام الشرعيه واذا كان كذلك فما جاء اللفظ في محله في سياق بيان الاحكام الشرعيه مقدم على غيره مقدم على غيره حينئذ نكون ماذا التحريم وقدم على يكون التحريم مقدما على الاباحه ورجح الفقهاء التحريم بدليل خارجي لما ذكرنا وكذلك العاصم في الابضاع التحريم وكذلك الاحتياط ما لم يكن تاريخ كل يعرف ما لم يكن تاريخ ما لم يكن تاريخ كل يعرف هذا متى ها اين نقدره ها ها ما لم يكن تاريخ كل نعرفه فالجمع واجب ما لم يكن تاريخ كل نعرفه لان قلنا ماذا اذا حصل تعارض بينه الان التعارض حاصل بين عامين ان علم التاريخ فالثاني ناسخ عن الاول اذا علم التاريخ فالثاني ناسق لين الأول وإن لا فالجمع فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسق لما تقدم إذن لأن التعارض هنا يدل على ماذا على أن أحد النصين يثبت حكما والآخر يرفعهم والآخر يرفعهم أنا شوش علي ترى أنا أكون مظاهرة أو شيء ما <تصفيق> اليوم جبعة <الجمعة. تصفيق> سبحان الله طيب ما يغلق الباب هذا يزعاجا سبحان الله لكل بلد أحواله وخصائصه ولذلك الأحسن الفتوى لكل بلد أهله أي نعم ما لم يكن تاريخ كل يعرفه فان علمنا وقت كل منهما ان الصين متعارضين فالثاني المتاخر في النزول لا في التلاوه ناسخ لما تقدم ا ل اطلاق لما تقدم ما موصوله فاصلتها قوه المشتق على المتقدم للمتقدم كما في ايتي عده الوفاه وايتي المصابره وخصصوا بالثالث المعلوم بذل خصوص لفظذ العموم وخصصوا اي حكم علماء الشريعه حكموا اي علماء الشريعه حكموا بماذا بالتخصيص في الثالث يعني في القسم الثالث المعلوم بذل خصوص خصصوا بالثالث بذل خصوص لفظذ العموم لفظذ العموم يعني جمع بينهما بان حمل العام على الخاص حمل العام على الخاص بمعنى اخرج الفرد الذي دل عليه اللفظ العام عن حكم العام اخرج الفرد الذي دل عليه اللفظ العام بدليل الخاص قال الحكم محمول على جميع الافراد ما عدا هذا الفرد الذي دل عليه الخاص وهذا كثير بالكتاب والسنه وخصصوا في ثالث اي في القسم الثالث وهو تعارض العام مع الخاص المعلوم هذا تتميم بذل خصوصي لافضل العمومي لافضل العامي سواء ورد معا او تقدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ يعني التعميم والتخصيص هنا لا يشترط فيه ماذا العلم بالمتقدم والمتاخر او العلم بالتاريخ بل لو علم التاريخ ان كان هذا المساله فيها نزاع احمد عنه روايه انه اذا علم التاريخ ففيه شيء آخر هو النسخ على كل إن هنا نقول ماذا أن العام يخاص بدليل خاص مطلقا علم التاريخ أو لا علم المتقدم أو لا فالحكم عام فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة أو سق صدقها عرفنا ذلك فيما, فيما سبق وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فأخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما يعني انه اذا تعارض عام وخاص او تعارض ما فيه عموم وخصوص من وجه مع مثل اخر حينئذ هكذا خاص الاخر يخص به عموم الاول وخاص الاول يخص به عموم عموم الثاني فيجمع بينهما من من هذه الحيثيه وهذا الغالب فيما يكون ماذا يكون المنطوق يدل على شيء والمفهوم على شيء اخر منطوق يدل على شيء والمفهوم يدل على شيء اخر لذلك مثلوا بحديث اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس مثلا اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس هذا فيه خصوص وفيه عموم. خصوص في خصوص وفي عموم خصوصا بالقلتين يعني محدد الماء وعام فيما ذا فانه لا ينجس تغير او لم يتغير صحيح اذا خاص وعام في عموم وهو ما <تصفيق> وهو قوله فانه لا ينجس لا ينجس هذا فعل مضارع في, في سياق النفي فيعم لا ينجس مطلقا ولو تغير ولو تفى بعموم تغير او لم يتغير ثم هو خاص بالقلتين مع حديث ابي امامه ان صح الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه الماء ما قيده بالقلتين اذا عام في ماذا في في الماء وخاص في ماذا في المتغير في في المتغير قال هنا فالاول خاص في القلتين عام في المتغير وفي غيره والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما فيخص عموم الاول بخصوص الثاني فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير ولو لم يتغير وهذا اعتبار بمفهوم حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وهو المرجع عند الفقهاء إذن وفي الأخير شاطروا كل نطقي ومن ذلك حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل لركعتين لا صلاة حتى تطلع الشمس صلاة عامة والوقت هنا مخصص اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ينيد الجمع بينهما على ما هو عليه مشهور وفي الاخير شطر كل نطق وفي الاخير يعني القسم الاخير الرابع شطر شطر المراد به شطر الشيء نصفه شطر نصف يعني نصفه عام ونصفه خاص هذا الذي عناهم شطر كل نطق دليل النص من النطقي من كل شق يعني ها الشق الاول يقابل الشق الثاني العام يقابل الخاص والخاص يقابل يقابل العام حكم ذاك النطقي يتبين حكم الاول بحمله على الثاني يتبين حكم العام بحمله على خاص الثاني وتبين حكم عام الثاني بخاص بحمله على خاص الاول وفي الحقيقه هو داخل في قوله وخصصوا بالثالث معلوم بذي الخصوص لفظ العموم كذلك لانه اذا تعارض عام و خاص ماذا نصنع نخص العام بالخاص اذا نفس القاعده نطبقها في ماذا اذا كان العموم هو مدلول اللفظ كله او بعضه مدلوله حينئذ نقول هذا يخص يخص هذا نعم من كل شق حكم ذاك النطق وهو عمومه اي النص فاخصص عمومه كل نطق منهما من النصين بالضد الذي هو الخصوص فاخصص عمومه كل دليل نطق منهما من الدليلين العامين بالضد يعني ب بالخصوصي ان امكن والا فيطلب الترجيح من قسميه وعرفناهما يعني عرف هذين الامرين اذا هذا الباب عنه به مصنف رحمه الله تعالى على جهه الاجمال وتاصيل القواعد العامه عند الاصوليين وهو التعارض بين الدليلين مع مع الترجيح ما ما ترجح قال رحمه الله تعالى باب الاجماع باب الاجماع وهو ثالث ادله الشرعيه ثالث الادله الشرعيه قال رحمه الله تعالى هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمه الصلاه بالحدث الاجماع هو ثالث ادله الشرعيه سبق ماذا الكتاب والسنه والاجماع وبقي القياس باب الاجماع اجماع لغه يطلق على معنيين احدهما العزم المؤكد كنا في قوله فاجمعوا امركم يعزموا على امركم كذلك وثانيهما الاتفاق هذا المراد هنا ثانيما الاتفاق قالوا ماذا اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا اجمع القوم على كذا اذا اذا اتفقوا ومنه لا تجتمع امتي على على الضلال اذا على الاول يصح اطلاقه على الواحد اجمعت امري عزمت امري وعلى الثانيه الاتفاق لابد من ماذا؟ لابد من اثنين فاكثر لابد من اثنين فاكثر فالاتفاق لا يكون الا الا مع اخر عينيدي نقول لابد مماذا من, من اثنين فاكثر ولذلك لا يصح الاجماع لا يدعى الاجماع اذا كان لا يوجد في البلد الا مجتهد واحد نعم يعتبر قول حجه على خلق لكن لا يسمى اجماع لماذا؟ لانتفاء حقيقه الاجماع وهو او الاتفاق اتفق مع من؟ مع نفسه ولا لا بد مما من, من اخر يتفق معه على الحكم الشرعي عرفه المصنفون بقوله هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم امر قد حدث اتفاق اتفاق هذا جنس هو اتفاق وهو اي اجماع اتفاق خرج كله خلاف خارجه كل خلاف ولو من واحد ولو من واحد فلا إجماع مع الخلاف ألبت لماذا؟ لأنه يجوز أن يصيب هذا المخالف يخطئ المتفقون صح أو لا؟ إذن إذا خالف واحد ونتفق عشرة نقول ليس سنوى بالغلب الكثرة لا لأن الصوف قد يكون مع القلة الصوف قد يكون معه مع القلة فإذا كان كذلك حين إذن الاتفاق لا بد أن يكون عاما في الجميع فلو خالف واحد لا يتحقق الإجماع البته لانه يجوز ان يصيب الاقل ويخطئ الاكثر كما اصاب عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر هو واضح ومبين الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير ان يتفقوا بالاقوال ان يقول كل واحد منهم يعني ينطق بذلك او بالفعل او بالسكوت والتقرير سكوتي وتقرير ولا شك ان الاصره في الاجماع هو ماذا هو حمله على القول اجماع القولي هو الذي يعتبر قطعي لا يجوز رده البتة واما الاخر فهو ظني وهو ظني هو اتفاق مجتهدي العصر كل اهل العصر اي علماء الفقه كل اهل العصر اراد به ماذا اراد به التعميم بمعنى انه لا يخلو ذلك الاجماع والاتفاق عن واحد من علماء العصر والمراد بهم المجتهدون قال اي علماء الفقه والمراد به اهل الاجتهاد كذلك ولما الفقي قد يكون مقلدين واعتبار بهم هنا في ماذا في الاجتهاد انما المراد به الاعتبار بهم في في الاجماع وانما المعتبر بال... في المجت... المعتبر بالمجتهد الذي سياتي ذكره في اخر في اخر النظم ان شاء الله تعالى اذا كل اهل العصر اي جميع اهل العصر اي علماء الفقه اهل العصر هذا يشمل العوام ويشمل الاطباء ويشمل المهندسين ويا شيخه كل من ليس من من اهل الشرع في شيء عين اذا هل الاتفاق معتبر الجواب لا جواب لا اي علماء الفقه اي المجتهدين قوله مجتهدي العصر المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد سياتي في اخر الباب مش في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم ولا وفاق الاصوليين على الاصح ولا وفاق العوام وهم من عد العلماء فانه لا عبره بقولهم من وفاق ولا خلاف ولا وفاق اللغويين ونحوهم ولا وفاق بعض المجتهدين لابد من ماذا من اهل الاجتهاد في الفقه بمعنى انهم يتفقون على كلمه واحده واذا كان كذلك حصل حصل الاتفاق يعني يكون الاتفاق معتبرا يكون الاتفاق معتبرا ويشترط في اهل الاجماع كما شترط انهم من من العلماء المجتهدين يسترى تن الاسلام ان يكون ماذا ان يكون مسلمين فلا يعتبر في الاجماع قول المرتد الكافر الاصلي والمرتد بلا خلاف بلا, بلا خلاف قد يكون فقيها في الشريعه قد يكون مجتهدا لكنه كافر اما اصلي كالرافضه او يكون مرتدا كغيرهم فعينئذ نقول هذا لا اعرته بهم بلا خلاف واما المكفر بارتكاب بدعه فلا يعتبر عند مكفره عند عند المكفره لماذا لان الكافر في النوعين لا يدخل تحت لفظ المؤمنين يتبع غير سبيل المؤمنين هل يضم تحته لا يدخل كذلك لا يدخل تحت لفظ الامه واما الفاسق المؤمن فاسق فهو داخل تحت هذا العموم وحينئذ يكون ماذا يكون قوله معتبرا في في الاجماع كذلك ان يكون احياء هو اتفاق كل اهل العاصره اي الزمان أي علماء الفقه أي المجتهدي والمراد بقوله العصر هنا عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت به المسألة مثل ذلك أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة حين ذي لا عبرة به يعني كبلوغ الاجتهاد من بعض التابعين والمسألة حادثة في زمن الصحابة حين ذي قل هذا المجتهد التابعي ليس من أهل العصر بل العبره بقوله البتة انما العبره بماذا بالعاصره بالزمن الذي نزلت فيه الحادثه وكان اهله الفقهاء مجتهدين اذا ولد ثم بعد ذلك صار مجتهدا حينئذ لا يرجع الى الوراء فيكون ناقضا للاجماع بل ان عقد الاجماع وصار حجه عليه اذا المراد بالعصر كل اهل العصر اي الزمان وهو عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المساله اما من بلغ درجه الاجتهاد بعد حدوث الحادثه والحكم عليها فلا يعتبر من اهل ذلك العصر دون نكري يعني من غير نكير والنكير والانكار تغيير المنكر بقي ماذا ان نقيده من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاه نبيه لا بد من هذين القيدين يعني ان يكون هؤلاء المجتهدين ان يكون هؤلاء المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون هؤلاء المجتهدون من امه محمد صلى الله عليه وسلم وان يقع الاتفاق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فلو اتفقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى اجماعا لو كانوا من غير امه محمد صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اجماعا فلو اجمع النصارى على شيء لا يعتبر اجماعا حده على امه محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالامه هنا امه الاجابه فهو المسلمون اخرج الامم السابقه وقول بعد وفاه النبيها اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا ولا يسمى اجماعا على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا يعني يجمعون على ماذا يجمعون على حكم شرعي يجمعون على حكم شرعي ثم هذا الحكم الشرعي قد يكون ثابتا بالنص فيجمعون عليه فيكون ماذا يكون فيه تاكيدا وقطعا للمعنى الذي دل عليه النص وقد يكون ماذا قد يكون هذا الحكم الشرعي مستنبطا من النص ليس نصا وانما دل عليه يعني ثابت بالاجتهاد هذا المقصود ثابت بالاجتهاد كقياس نحوي واجمع عليه حينئذ يكون هذا النص يكون هذا الاجماع على هذا الحكم الشرعي لم يكن له نص صريح حينئذ يكون كذلك على اعتبار حكم يعني حكم الحادثه والحكم يشمل ماذا الاثبات والنفي اما اثباتا واما واما نفيا على اعتبار حكم امر من قول او فعل او غيرهما قد حدث قد وقع شرعا خرج به الاحكام اللغويه والعقليه والدنيويه هنئ يد لا يجمعون على ذلك وليس من خصائصهم كحرمه الصلاه بالحدث هذا جاء في النص وهو محل اجماع ولذلك الفقهاء يسيرون على ماذا دليل كذا الكتاب والسنه والاجماع الكتاب والسنه والاجماع اما قولهم القياس هذا كثير حتى بالزكاه والصلاه هو قياس كيف يكون قياس مع ورود النص ها قالوا اعمالا له تكسيرا للادله كثيرا لي للادله قلنا لا نحتاج واذا ثبت الحكم الشرعي بالكتاب فقط بايه واحده المؤمن يقول سمعنا واطعنا اذا تكسير الادله لمن لمن في قلبه مرض هذا اما المسلم يقول سمعنا واطعنا اذا نقول الكتاب والسنه وال والاجماع بحرمه الصلاه بالحدث بحرمه الصلاه ونحل البيع وعدم حل الربا ونحو ذلك والاجماع لابد له من مسند يعني لابد له من مسند سواء بلغنا او لم يبلغنا قال الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله ولا يوجد مساله يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص الا وفيها نص وحتى القياس كذلك ليس ثم قياس الا وثم نص لكن يبقى ماذا الخفاء في الاستدلال بذلك النص كفى للاستدلال بذلك النص اذا هذا هو حد ماذا حد الاجماع عند الاصوليين علم منه انه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر اتفاق يصدق على ماذا على اثنين فاكثر على اثنين فاكثر اذا لا يشترط فيه عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الاصح وهو الاصح وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به على انه اجماع اذ اقل ما يصدق باتفاق المجتهدين اثنان كذلك طيب بعد التعريف نقول امكان الاجماع جائز عقلا بلا خلاف هل اتفاق هذا الذي يكون لسائر المجتهدين هل هو جائز عقلا او لا بعض منعهم بالعقل لا يمكن هذا من الذي يمر على هؤلاء المتفقين على هؤلاء المجتهدين فياخذ اتفاقهم ومعلوم في السابق ماذا انه اذا اخذ اتفاق واحد وصل الى الثاني بعد شهر او اشهر حينئذ قد يكون ما ذلك الاول فكيف يعتبر قوله او يكون قد رجع عن قوله فكيف يحصل الاجماع ولذلك منعهم بعض بالعقل قال العقل لا يدل على جوازه والصواب انه جائز عقلا ونحكي انه بلا بلا خلاف الا ما قال به بعض المعتزله وغيرهم والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وامكانه فيها ما علم من الدين ضروره ك ها كوجوب الصلوات الخمس والصوم والزكاه والحج وتحريم الربا والغنى ونحو ذلك كله والغناء ونحو ذلك كله ذلك معلوم من الدين بالضروره اذا كان كذلك حنيد نقول هذا محل اجماع ولذلك يسوي في علم العامة و والخاصه يسوي فيه العامه والخاصه اما في غير ذلك فيما هو ليس من معلوم بالضروره من الاحكام فاختلف بامكانه على مذهبين على مذهبين وهو الاول قول جمهور الاصوليين انه ممكن ودليلهم مشاهده الوقوع كاجماع على نجاسه الماء وتغير بالنجاسه الثاني غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم اليهم عاده فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقه الاجماع الذي هو حقيقه اذا ممكن او غير ممكن في قولان عايز الوقوع نعم هو جائز عقلا لكن وقع بالفعل او لا اقول هنا هل يتحقق معنى الاجماع او لا من تصور ان الاجماع قد وقع بالفعل وهو ان اتفق جميع المجتهدين حينئذ له ان يقول به الاجماع يقول به بالاجماع لكن الظاهر والله اعلم ان الاجماع الذي يمكن يكون معتبرا او اجماع يصح الاستدلال به واثبات الاحكام الشرعيه اجماع الصحابه اجماع الصحابه اما من بعدهم فهذا فيه عسره ممكن عقلا لكن لو اين هو تحتاج الى ناقل نقول نقلته وذهبت الى غيره ولا يوجد وانما الذي يوجد في كتب اهل العلم وماذا هو الاستقراء في الكتب فينظرون ولا يعلمون مخالفا فيدعون الاجماع هو ليس اجماع الذي هو الاجماع الاصلي هذا اكثر في كلام النووي رحمه الله والنووي والمنذر وغيرهم هو ماذا عدمه عدم الوقوف على المخالفه يسمونه اجماعا وبعد ذلك يرتبون عليه الاحكام الشرعيه قال رحمه الله تعالى اعتوج بالاجماع من ذي الامه لغيرها اذ خصصت بالعصمه اعتوج حجه هي الدليل حجه هي هي دليل يعني الاجماع جعل حجه يعني دليلا سمي حجه لماذا لأنه يغلب به يغلب به الخصم سمي بذلك للغلبه به على الخصم واحتج بالاجماع يعني احتج اهل العلم بالاجماع تج اهل العلم بالاجماع لكن من ذي الامه يعني من هذه الامه الامه المحمديه لا غيرها من الامم السابقه لا غيرها من الامم السابقه الدليل على ذلك او التعليل ايه خاصيه هذه الامه بالعصمه عزمه المنع وهي الحفظ كذلك فهي محفوظه وممنوعه عن الوقوع في الضلال اجمعين وانما قد وقع بعضهم واما الكل يتفق على الضلال وعلى البدعه وهذا قول ليس هذه الامه معصومه عن عن ذلك والدليل على ان الاجماع حجه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا يتبع غير سبيل المؤمنين نوليهم ما تولوا ونصره جهنم وساءت مصيره توعد بالعقاب على متابعه غير سبيل المؤمنين وهذا يدل على وجوب متابعه سبيل المؤمنين وتحريم مخالفته كذلك قول تعالى وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس والوسط الخيار العادل فالله سبحانه وعدله بقبول شهادتهم فيكون حجه ويجب العمل بمقتضاه عينيدي نكون ماذا اكون حجه حجه بالاجماع يعني جعل الاجماع حجه ودليلا من هذه الامه دون غيرها من من الامم لغيرها لانها مخصصه اذ للتعليل هنا خصصت هذه الامه بالعصمه لذا جاء الحديث لا ترتجم امتي على على ضلاله وجعلنا ان تزال طائفه من امتي على الحق حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون وكل اجماع فحجه على من بعده في كل عصر اقبلا اذا ثبت الاجماع في العصر الاول اذا ثبت الاجماع في العصر الاول حينئذ هو حجه على ذلك العصر ثم حجه على العصر الذي يليه الى ان يرث الله الارض ومن عليها حينئذ ليس هو حجه على العصر الذي حصل او وقع الاجماع فيه فحسب لا وانما هو حجه باقيه الى قيام الساعه هذا <تصفيق> هذا معنى كون الاجماع حجه في كل عصر كما قال الناظم هنا وكل اجماع في عصر فهو حجه وكل اجماع فحجه ها حجه فهو حجه فحجه خبر ابتدى محذوف يعني فهو فهو حجه فيجب الاخذ به ويمتنع مخالفته هذا المرتب بكوني ماذا بكوني حجه يعني يجب الاحتجاج به ويكون حجه على ذلك العصر ولا يجوز مخالفته البتة وهو دليل شرعي يجب العمل به لان الادله الداله على حجيه الاجماع تشمل جميع العصور تشمل تشمل جميع العصور قال ابن تيميه رحمه الله تعالى واذا ثبت اجماع الامه على حكم من الاحكام لم يكن لاحدهم ان يخرج عن اجماعهم مطلقا لكن هذا اذا ثبت اذا ثبت الاجماع فان اذن لا يجوز الخروج عن ذلك الاجماع البتة فحجه علاما بعده يعني على العصر الثاني كعصر هو الى اخر الزمان في كل عصر من العصور اقبل الاله اطلاق من كل في كل عصر من العصور اقبل يعني الى قيام الساعه الى الى قيام الساعه اذا استفدنا من البيت السابق والذي قبله ان الاجماع حجه وانه كائن من هذه الامه لا من غيرها ثم هو ليس ليس حجه على العصر الذي وقع فيه الاجماع بل هو حجه قائمه الى قيام الساعه والدليل على انه حجه باقيه لقيام الساعه ان الادله الداله على حجيتها لم تفصل وانما جاءت ماذا جاءت مطلقه اين اذا متما ثبت الاجماع فهو كنص القران والسنه كما ان القران والسنه حجه باقيه الى قيام الساعه كذلك الاجماع ثم تعرض لمساله يذكر الاصوليون في هذا المقام وهيا هل يشترط انقراض العصر اولى يعني اذا اذا ماذا اذا اتفقوا هل يشترط في صحه كون هذا الاتفاق انقراض العصر يعني موت جميع المجتهدين حتى يكون حجه او لا يشترط ذكر المصنف قولين وهما قولان مشهوران للاصوليين ثم انقراض عصره عصر ماذا عصر الاجماع يعني اذا تحقق بالشروط السابقه يقال قرض فلان ايماته وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم احد ولم يبق منهم احد ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده لا يشترط في انعقاده بمعنى انه يكون حجه وكونه حجه وهذا مذهب الجمهور ومنهم الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك والشافعي وهو روايه عن ابن احمد انه ماذا لا يشترط انقراض العصر مطلقا والمراد بانقراض العصر عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على على الحكم في الحادثه التي وقعت في زمنهم ونقول هو لا يشترط مطلقا سواء كان صريحا او سكوتيا سواء كان اجماع الصحابه او غيرهم ان امكن وهذا مذهب الجمهور للادله الاتيه اولا ان الدله حجيه الاجماع مطلقه يعني اوجبت ماذا انه متى ما حصل اتفاق بلحظه حينئذ قلب حده عليهم وعلى غيرهم حينئذ لا يجوز لوحد منهم ان يرجع ولا يجوز لاحد منهم قبل انقضاء عصر ان يخالف هذا الاجماع لماذا لان النصوص الداله على ذلك مطلقه واذا جاءت النصوص مطلقه يعني غير مقيده بشرط حينئذ لا يجوز زياده شرط عليها البت اذا ادله حجيه الاجماع مطلقه توجب ان الاجماع حجه بمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظه فاشتراط الانقراض لا دليل عليه ثاني احتجاج التابعين باجماع الصحابه احتج التابعون بماذا باجماع الصحابه في اخر عصرهم ولم ينكره احد وعلم ان شرط الانقراض غير معتبر يعني احتجوا باجماع الصحابه ولازال بعض الصحابه على قيد الحياه لو كان الاجماع ليس بحجه لانكر إن عليه الصحابه كي بعد نحن باقين انتظروا اذا متنا بعد ذلك يصير حجه قل لا ليس الامر ليس الامر كذلك ثالثا اشتراطه يؤدي الى تعذر الاجماع وعدم انعقاده ما حجته يعني دلت الادله على ماذا على وقوع الاجماع لو اشترط ان اقراض العصر هل ان قد يبقى الواحد منه 51 سنه ايضا في هذا الاثناء ينشا ماذا ينشا مجتهد اخر فيخالف لو اتفق معهم حينئذ قد ينشا اخر اذا بطل الاجماع لا يمكن ان نقع اجماع البتة واذا كان كذلك نقول اللازم باطل لازم باطل وقيل مشترط وهو روايه عن احمد اختيار ابي يعلى وابن عقيل انه يشترط ماذا يشترط اقراض العاصي اشترط اقراض العاصي لماذا لانه لو كان الاتفاق حجه قبل انقراض العاصر لم تنع رجوع المجتهدين عن اجتهادهم اذا ظهر له خطؤه قال لو قلنا حجه بمجرد الاتفاق اذا لو ظهر انه قد اخطا في قوله لا يجوز له الرجوع قلنا نعم لا يجوز النصوص دلت على ذلك ما المانع اذا لماذا نشترط قيدا لم ياتي به الشرع اذا هل يشترط انقراض العاصر في قولان الصحيح انه لا يشترط لعموم الادله وعدم التقييد فمن قراض عصره لم يشترط اي فن عقده وكونه حجه وقيل مشترط ولم يجوز لأهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع ولو ولم يجوز ولم يجوز يعني على الاول على الاول انه لا يشترط هل يجوز لبعض المجتهدين ان يرجع عن قوله لا يجوز لماذا لانه بلحظه بعد الاتفاق صار حجه عليه فيكون مخالفا لي الاجماع ولا يجوز له ان يخالف الاجماع ولم يجوز لأهله اي اهل الاجماع ان يرجعوا الا على الثاني. ان يرجعوا عن قولهم الا على الثاني يعني الا على قول الثاني ها فليس يمنع يعني يجوز ان يطرى لبعض ما يخالف اجماعهم ونجيب بان نمنع صحه الرجوع لا يجوز له الرجوع البتة لا يجوز رجوعه البتة لان الاجماع انعقد وإذا كان كذلك وصار حجه عليه وليعتبر عليه على القول باشتراط دع اعتبار يعني يرد عليه وليعتبر عليه على القول باشتراط قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار مجتهدا وصار مثلهم فقيه مجتهد وصار مثلهم فقيها مجتهد مجتهدا هذا على لغه ربيعه لغه ربيعه تقف على ها على المنصوب كالمرفوع والمجرور يعني جاء زيد رايت زيد مراته بزيد لغه الجمهور جاء زيد مراته بزيد رايت زيدا هنا وقف على على لغه ربيعه اذا وليعتبر عليهم قول من ولد وصار مثله فقيه مجتهد فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق وعلى القول الصحيح لا يقطع في اجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع ولا يجوز لهذا الفقيه الجديد ان يخالف الاتفاق السابق قال رحمه الله تعالى ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول البعض حيث بقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل هذا الاجماع اجماع السكوت اجماع القول الذي سبق وهو الذي يعتبر حجه قطعيه الاجماع القولي هو الصريح ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقول نطقا كلهم هذا حلال هذا حرام ان ينطق بذلك هذا اتفاق جميع المجتهدين اتفاق بيب الاقوال هنا قال يحصل الاجماع وكانه مرتبته ادنى مرتبته ادنى مما سبق لانه قال اول الاتفاق وجزم به وهنا قال ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله نعم نعم اراد ان يفصل ما ما مضى ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال يعني قول المجتهدين من كل اهله في حكم من الاحكام وبالافعال اراد ان يبين نعيد الذي قبل السابقه اطلت فيه اراد ان يبين ما الذي يدخل تحت الاتفاق قلنا معنى الاتفاق فيما سبق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير اذا نفصل هذا هذا الاتفاق بانه ماذا يحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله من الجميع جميع المجتهدين كل منهم ينطق ب بلسانه وبالافعال ايوه يحصل ويصح بفعلهم بان يفعل فعلا فيدل فعلهم فعلهم على جوازه والا كانوا مجمعين على على الضلال وهذا لا لا يجوز وقول بعض اذا هذا الثالث الاول اجماع قولي من الجميع وثاني اجماع فعلي من الجميع كل يفعل الثالث ان يقول البعض ويسكت الاخر وهو ما يسمى بالاجماع السكوتي وقول بعض حيث بقيهم فعل وبانتشار يعني انتشار ذلك القول او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير انكار حصل يعني حصل الاجماع حصل الاجماع وقول بعض حاصل هذا الخبر عين اذا حصل الاجماع يسمى ماذا تسبب الاجماع السكوتي تسبب الاجماع السكوتي وهذا محل خلاف قيل اجماع في التكاليف اي حجه قطعيه في الاحكام المتعلقه بالتكليف واذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا حجه يعني بعضه خاصه الاجماع السكوتي بالاحكام التكليفيه وما عداها فليس باجماع ولا ولا حجه ليس باجماع ولا ولا حجه وقيل لا لا اجماع ولا حجه وقيل اجماع وحجه وقيل حجه لا لا اجماع اذا في اقوال في اضطراب بينه بين اهل العلم بين الاصول فيه في هذا النوع وصاب انه يعتبر ماذا يعتبر اجماعا وحجه يعتبر اجماعا وحجه وما اكثر مسائله استدل بها لقول بعض الصحابه وسكوت اخرين او بفعل بعض الصحابه وسكوتي الاخرين بشرط ان يكون ذلك ونتشرا اذا قول بعض حيث بقيهم فعل قال البعض وقال وفعل الاخرون ومع انتشار هذا القول او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الاخرين وكونهم قادرين على الاعتراف والانكار اذا كان مخالفا حصل الاجماع على خلاف طويل عند الاصليين في في ذلك قال رحمه الله تعالى ثم الصحابه قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجه لما ورد في حقه وضعفوه في الورد هذا ان صح ان يقال بانه ماذا دليل شرعي مستقل وهو قول الصحابي هل قول الصحابي حجه ام لا هل قول الصحابي حجه ام لا قول الصحابي فيه تفصيل من ما هو حجه بالتفاق ومن ما هو ليس بحجه بالتفاق ومن ما هو محل نزاع قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به بشرط أن لا يعرف عن الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات أي نذي نقول هذا ماذا هذا يحتج به إذا كان له حكم الرفع يعني ليس هناك مجال للرأي كقول ابن مسعود يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف من إلى آخرين قول هذا ليس مجال لي للرأي والاجتهاد اذا اختلف الصحابه فيما بينهم ها لم يكن قول بعضهم حده على بعض لم يكن قول بعضهم حده على على بعض ومن جاء بعدهم من المجتهدين حينئذ وجب الرجوع الى الكتاب والسنه فان تنازعتم في شيء اردوه الى الله ورسوله ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا منهم بل المتعين النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها يعني إذا قال الصحابة قولين لا يجوز إحداث قول ثالث وهذا هو الحق بمعنى أن ذاك الزمان قول الصحابة على جهة الخصوص دون من بعدهم إذا نطق ناطق بقول واحد ولم يعلم لهم خلاف حين يقول هذا جماعة سكوتي هل يجوز للسن باطل من كتاب السنة قولا آخر يخالف هذا القول الجواب لا لأنه يلزم منه لازم باطل وهو أن ذاك الزمان قد خلى عن قائد بالحق هذا باطل هذا بطل اللازم بطل الملزوم قال ابن تيميه رحمه الله وان تنازعوا يعني الصحابه رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجه مع مخالفه بعضهم له باتفاق العلماء اتفاق العلماء اذا الاول حجه الذي ليس له مجال للراي الثاني اذا وقع النزاع بينهم ليس قول احدهم حجه لا على الاخر من الصحابه ولا على من بعده من مرا المجتهدين قول الصحابي الثالث هذا قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابه صار اجماعا وحجه عند جماهير العلماء قال ابن تيميه رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابه فاي انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجه عند جماهير العلماء هي حجه عند جماهير العلماء هذا الاجماع السكوتي السابق قول الصحابي فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابه ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك حينئذ انتفى الاجماع السكوتي اذا لم ينتشر حينئذ نقول ماذا انتفى الاجماع السكوتي وكان للراي فيه مجال اخرجنا عن ثلاثه الانواع السابقه فقول الائمه الاربعه وجمهور العلماء انه حجه خلافاً للمتكلمين خلافاً للمتكلمين ويزاد على ما ذكر الا يخالف نصا وان لا يكون معارضا بالقياس عند عند بعضهم اذا اذا تعين ان اخرجنا الاقوال الثلاثه والاحوال الصور ثلاثه للصحابه في في الاقوال السابقه حينئذ يبقى معنى ماذا قوله اذا لم يخالف احد من الصحابه ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك لم نعلم اشتهر او او لم يشتهر ثم للراي فيه مجال ولم يخالف نصا ولم يخالف نصا حينئذ فيه قولان للعلماء قولان للاصوليين انه حجه انه ليس ليس بحجه والذي يضل من حيث الادله والله اعلم انه ليس بحجه انه ليس ليس بحجه ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجدي فهو لا يحتج به وفي القديم حجه لما ورد في حقه ما ضعفوه فليرا ثم الصحابي بالسكون للوزن قوله اي قول الصحابي الواحد المجتهد اذا كان عالما هو قوله عن مذهبه عن مذهبه فليس بحجه على غيره او يعبر عن رايه عن فهمه هو فكيف يكون حجه على غيره على الجديد هذا الجديد من عند الشافعيه عندكم على الجديد اذهبوا في مصر على الجديد يعني قول الجديد من قولي الشافعي رحمه الله تعالى فهو اي قول الصحابي لا يحتج به اذ لا دليل على كوني حجه فوجب تركه اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز هذا لو تاملت النصوص لو وجدت ان هذا القول هو الصواب لان القران من اوله الى اخره لم يامر الله لم يامر الله تعالى بطاعه احد الا بطاعه جل وعلا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ثم حرف واحد يامر بطاعه الرسول بطاعه الصحابه حينئذ لو قالوا بأنه حجة وهذا من الأمور التي قد توقض على هذا القول لو ثبت أنه حجة لكان الأصل فيما ثبتت حجية وأن يكون ماذا أن يخصص به العام وأن يقيد به المطلق لأن يكون مساويا في الاحتجاج بمعنى أن المخالف له يأثم كما يأثم بترك الامتثال للآية وللحديث يأثم بترك الامتثال لقول الصحابي ومع ذلك يقول حجة ولا يخصص به العام ولا يقيد به المطلق ولا ينسخ به الأخير وهذا تعارض إذا ثبتت الأدلة بأنه حجة جاءت مطلقة حينئذ يخصص به العام وقد قيل به لكن أقل ممن نفاه يخصص به العام ويقيد به المطلق ثم النصوص الواردة لم يأتي فيها نص أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى بطاعة الصحابة في ذلك ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر قال أهل العلم لم يعد هنا للعام لماذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر علماء والأمراء لانه تبع اذا ليست مستقله واذا قلنا حجه سار ماذا مستقله واولي الامر اذا قلنا علماء دخل الصحابه او لا دخل الصحابه اذا هذا نص على انه ليس بحجه مس كذلك لو كان حجه لقال اطيعوا صحابه ثم عطف بعد ذلك او ولي الامر قالوا في القديم مذهب القديم في العراق الشافعي رحمه الله تعالى حجه شرعيه وهذا نسب الى قول جمهور اهل الحديث والمشهور امام احمد رحمه الله تعالى لما ورد في حقهم يعني في حق الصحابه اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم الى اخره وضعفوه يعني ضعف هذا الحديث فليرد وضعوه ضعفوه موازن له وضعفوه فليرد يعني الحديث الضعيف حديث ضعيف فليرد اذا ذكر قولين في حجيه قول الصحابه هل هو حده ام لا عينيذ القول الاول هو الصواب الله تعالى اعلم باب الاخبار وحكمها باب الأخبار وحكمها أراد بهذا الباب رحمه الله تعالى أن يبين ماذا أن يبين الطريق الموصل إلى السنة وهذا ما يدرسه يعني في علم المصلح لذلك الأصليون يخالفون أهل الحديث بذلك في كثير مساء وهي مجرد الصلاحات مجرد الصلاحات لكن البحث من حيث هو في الجملة في الجملة ما عليه أهل الاختصاص على الحديث خاصة المتقدمين منهم مقدمون على المتأخرين واضح هذا؟ فالصراحات هذه من باب معرفه الصراحات الاصيلين فحسب الا البحث ليس بحثا وانما هو بحث هناك لاهل الحديث باب الاخبار وحكمه لذلك سنمر عليه والبحث يكون هناك موسعا باب الاخبار جمع خبر وحكمها اي ما يترتب عليها من حيث القبول وعدمه قال والخبر تعريفه هذا واحد الاخبار اذا جمع في الباب وافرد في في التعريف لان التعريف كل الحقائق والجمع يكون للأفراد حقيقة تكون بالذهن والأفراد تكون في الخارج اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا مر معنا القبر ما هو ما يقابل محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره إنشاء ولا ثالث قر محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء إذن إنشاء وخبر ولا ثالث قر يعني استقر القول بأنه ليس ثم ثالث لهذه النوعين إما خبر وإما إنشاء هو عرفه فيما برا حين اذا الصدق ما طابق الواقع والكاذب مخالف الواقع لكنه ترك قيدا مهما وهو لذاته لا بد ان يكون لذاته لذاته اللفظي دون اعتبار قائل دون اعتبار قائل لانه باعتبار قائل لانه باعتبار قائل يختلف ما قطع بصدقه ما قطع بكذبه ما يحتمل ما ما يحتمل اراد هنا ادخال ما قطع بكذبه او ما قطع بصدقه من اجل ما النظ لذات الكلام ولذلك قال اللفظ المفيد يعني المركب الكلام الذي مر معنا في الاجروميه المحتمل فهو محتمل لهما لانهما يدخلانه جميعا اما صدقا واما كذبا صدقا للصدق والكذب لذاته خرج به محتمله لا لذاته بل للازمه كالامر و النهي قال منه اي من الخبر نوع قد نقل تواتر اراد ان يقسم لك الخبر الى نوعين تواتر واحاد تواتر واحاد وهذا التقسيم موجود عند المتقدمين لكنه تقسيم موجود بماذا باللفظ والمعنى اما من حيث تحقيق الشروط التي ذكرها الاصوليون او الاحكام المترتبه عليها فهذا يعتبر امرا حادثا فمن كره ان يقيم رحمه الله تعالى كغيره هذا التقسيم قال انه جاء من طريق المعتزله المراد به ماذا المراد ما يترتب على التواتر وعلى الاحاد ولو موجود ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراء حكم بان حديث الاصراطه لانه متواتر هكذا نص قال هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعباره واللفظ موجود في ما سبق والمراد به التتابع الذي يتواطأ بعضه على على بعض اما تدقيق بعض الشروط التي يذكرها الصنيون فهذه حادثه وكذلك التفرق من حيث القبول والرد التواتر يقبل في العقائد والعمليات والأحاد يقبل في العمليات لا في العقائد هذا بدعي لا يعرف عن السل بل هو منكر وبدعة وضلالة منه نوع قد نقل تواترا حال كونه تواتر تواتر وتتابع تعاقب أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلا للعلم قد أفاد يعني أفاد العلمة للعلم اللام زائدة ان تقدم تواترا افاد الالف للاطلاق قد افاد الالف للاطلاق للعلم يعني يوجب العلم يوجب العلم فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء الحصول العلم بالخبر المتواتر امر يضطر اليه الانسان لا حيله له في دفعه والواقع يشهد بهذا ثم اختلف هؤلاء في العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري او نظري على قول هل هو ضروري او او نظري وما عدا هذا اذا تواترا للعلم قلنا اللام زائده والمراد به العلم اليقيني بالمخبر عنه قد افاد وما عدا هذا الذي يقابل المتواتر وهو ماذا وهو الاحاد قال اعتبر احادا فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو احد فهو فهو احاد جمع احد همزته واصله واو والواحد هو الفرد يدخل تحته المشهور والعزيز والغريب عند اهل الصلاح فاول لفاول النوعين اول فهذه فصيحه اول النوعين وهو المتواتر ما رواه جمع ما اي خبر كلام رواه جمع لا يقيد بعدد كثير لنا رواه لنا عام مثله عزاه عزاه عن مثله اي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله وعزاه بمعنى ماذا بمعنى نسبه ولا يشترط في التواتر عدد معين الحصول العلمي بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور بل متى ما حصل العلم بقبل المخبرين المجرد عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ التواتر واذا لم يحصل العلم انتفى التواتر هذا مذهب الجمهور يعني العبره بماذا بالعلم اليقيني متى ما حصل وجد التواتر اذا انتفى انتفى التواتر العبره بماذا بحكمه ولازمه وثمرته وهكذا الى الذي عنه الخبر من الذي عنه الخبر الصحابي او الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا اي رواه مثل ذلك الجمع هكذا الى اي الروايه كروايه هذا الجمع في انها عن مثله فيما ذكر كل جمع يعزوه الى مثله كل جمع يعزوه الى الى مثله هكذا الى الذي عنه الخبر الى ان ينتهي الى المخبر عنهم لا بالاجتهاد لا بالاجتهاد بل سماع او نظام بمعنى انه يشترط فيه ماذا ان يكون منتهاه الحس يعني السمع او او النظر اما الاجتهاد والعقل فلا اما الاجتهاد والعقل فلا فلا يسمى ماذا يسمى تواترا لا بالارتياد باخبار الفلاسفه بقدم العالم لجواز الغلط فيهم وكل جمع شرطه ان يسمع وكل جمع من الجمع المتواتر والاوله فكل وكل فكل لانه فرع عن ما سبق وكل جمع شرطه ان يسمع او يرى اما سماع وايما رؤيه والكذب منهم من الجمع بالتواطؤ يعني التوافق يمنع يعني يمتنع عاده او عقلا بملاحظه العاده توافقوا على على الكذب على على كان اذا ما ما ورد في هذه الشروط يسمى ماذا يسمى تواتر واهم شيء انه يفيد العلم اليقيني <تصفيق> ثم التواتر نوعان تواتر اللفظ وهما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقران وحديث من كذب علي الحديث والمتواتر المعنوي ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كحديث الشفاعه والحوض وفضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثانيهما الاحاد ثان النوعين وهو الذي لم تبلغ رواته عاده التواتر واحدا كان راويه او اكثر وشرطه عداله راويه الاحاد الذي مقابل التواتر متواتر وهو الذي يوجب العمل للعلم يوجب العمل للعلم اوجب هنا فرق وهذا التفريق حادث ونحكم عليه بانه بدعه لماذا لانه لا يعرف عن عن السلف البتة في هذا بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم افاد العلم في الجمله على ان احتفت بقراءه وافاد العمل فلا فرق بينهما في العمل في العمليات في العقائد وكذلك في في العمليات ثانيهما الاحاد يوجب العمل اجمع اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد اجمع اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وعلى العمل بخبر واحد كان كافه التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر امصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن احد منهم انكار لذلك ولا اعتراض عليه هذه حكايه الاجماع حكاه قبله الشافعي رحمه الله تعالى والادله على ذلك كثيره لا العلمه يعني لا يوجب العلمه لا يوجب العلمه والمراد بذلك انه لا يوجب العلمه يعني مطابقه خبر الواحد الواقع هل اذا قيل قال صلى الله عليه وسلم تقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تظن ظنا يحتمل الخطا اذا قيل لا يوجب العلمه حينئذ لا, لا تقطع لا تقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولذلك المتواتر نقطع بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله واما هذا على هذا القول بانه لا يوجب العلم حينئذ لا نقطع فالمراد بذلك مطابقه خبر الواحد للواقع فهل يقطع ويرزم بصدقه فيفيد العلم او انه امر ظني فيحتمل الخطا او الكذب ولو بنسبه ضئيله ولو بنسبه ضئيله واما كونه حجه فهو امر ثابت قاطع بادله قاطعه قيل يفيد العلم وقيل يفيد الظن يفيد العلم مطلقا وقيل يفيد الظن مطلقا وقيل التفصيل وهذا الذي رجعها لله تبارك وتعالى بنقيما لو احتفت بقراء نفاد العلم والا والا الظن ثم في الجمله من اشتغل بالحديث قد يفيد عنده الاثر ضئا علما ما لا يفيد غيره حينئذ تكون المساله نسبيه قال العلم يعني لا يوجب العلم لكن عنده الظن حصا لكن لا يوجب العلم لماذا لاحتمال الخطا فيه ولو بالسهو والنسيان لكن حصل الظن عنده لكن الظن حصل عنده لكن الظن هذا مبتدا وحصل خبره عنده هذا متعلق بحصل والتعبير فيه نظام لا حصل عنده لا حصل به فهمتم حصل عنده لا به قل لا حصل به الظن حاصل به هذا على التسريب انه ما الظن انتبه اشعريه لكن عنده ظن حصل اي لم يفد العلم لان دلالات ظنيه دلالات ظنيه ثم قسم الاحاد الى قسمين تقسيم خاص بالاصليين لمرسل ومسند قد قسم قسم خبر الاحاد والالم اطلاق وسوف ياتي يعني في النظم ذكر كل منهما فحيثما بعض الروايه يفقد فمرسل اذا المرسل عند الاصليين ما لم يتصل اسناده المنقطع مطلقا فيدخل تحت المعضله الاخيره والمعلق ما لم يتصل اسناده ظاهرا فحيثما الفاؤل الفصيحه بعض الروات يفقد هذا صلاح الاصوليين والفقهاء بان سقط من السند بعض رواته واحدا كان واكثر فمرسل يعني فهو فهو مرسل واما عند المحدثين وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا على خلاف كذلك عندهم وما عداه مسند يعني ما عدا المرسل وهو ما اتصل سنده ظاهرا مسند يسمى مسندا للاحتجاج صالح للمرسل يعني الذي يحتج به هنا ماذا المسند دون المرسل يعني المرسل يعتبر ماذا يعتبر ضعيفا لان سقط منه ماذا سقط منه بعض الروايات للاحتجاج بلا خلاف صالح للمرسل صالح للاحتجاج احتجاج متعلق بقول صالح للمرسل ان كان من مراسيل غير الصحابه او من استثناه المصنف لان مراسيل الصحابه موصوله ومرسل الصحابي واصل في الاصح اذا كان كذلك حين يدي الله حكم الواصلين فهو مقبول لكن مراسل الصحابي تقبل وهي حجه ولو كان من صغار الصحابه ولو كان من صغار الصحابه كذا سعيد بن مسيب اقبالا في الاحتجاج ما رواه مرسلا هذا استثناء اخر سعيد بن مسيب مسيب مسيب كلهم مسيبين فبالفتح سواء ابي سعيد فله وجهين حوا مسيب مسيب اما سيب اللهم سيبني لا يصح عنه سعيد المسيم من كبار التابعين قبلا النول للتوكين فانه فت شأنها فوجدت مسانيد ها عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا سعيد اي مثله الاحتجاج بمراسيل الصحابه وانها تقبل ويحتج بها فذلك مراسيل سعيد المسيم لانها بحثت ونظر فيها فاذا بها موصوله وذلك كذلك بنظر ففي الاحتجاج ما رواه حال تكونه مرسلا والحقوا بالمسند المعانعن في حكمه الذي له تبين والحقوا بالمسند الذي اتصل سنده ظاهرا المعانعن ومروا بعن وان فحكمي بوصفه ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا وقيل لا الحقوا بالمسند المتصل المعانعن يعني حديث الذي عن عن عن, عن. هذا سمع عنه عن. والمؤنن ان ان ان الى اخره ان فلان في حكمه اي في حكم المسند في انه يحتج به الذي له تبين وظهر فيما سبق الالف للاطلاق ثم ذكر بعض ما يتعلق به بالاجازه والاجازه لو جازت الاجازه لوطنت الرحله وقال من عليه شيخه قرأ حدثني فلان كما يقول اخبر وقال من عليه شيخه قرأ اذا قرأ الشيخ على اروات وهم يسمعون ماذا يقول حدثني فلان حدثني فلان كما يقول اخبر الالف للاطلاق اخبرني حدثني ولم يقل في عكسه بان يقرا الراوي على شيخه حدثني لانه لم يحدثه فكن كذبا لكن يقول راويا اخبرني لكن يقول راويا اخبر على خلاف طويل عند اهل الحديث وحيث لم يقرا وقد اجازه هذه الاجازه هذا الذي عنيناه سابقا يعني من غير قراءه عن الشيخ عليه ولا منه يعني لم يقرا الشيخ على الطالب ولا, ولا الطالب على الشيخ اجازه الاجازه المعروفه وحيث لم يقرا وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازه يعني لا يطلق اخبارني لانه يحتمل ماذا يحتمل انه سمعه وهو لم يسمعه انما أجازه, اجازه اجازه اجازه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه, وصحبه. اجمعين معنا مجموعه من الاسئله وارجو من الاخوه الا يرسلوا اسئله الان يعني اثناء طرح الاسئله على الشيخ خلاص يعني ا اولا هناك رساله من احد الاخوه احببت ان نقراها اولا يقول السلام عليكم والله يا شيخنا شوقتنا لدراسه المصطلح على يديك هل اقمت عندنا والله ستجد ما يسرك من طلبه العلم المصريين هل يمكن ان تشرح كتابا في المصطلح في مسجدك ثم ترفعه على الشبكه العرقبيه النت والله أه. اسال الله اجعل هذه الدوره اخر العهد بالشيخ الحازمي ان شاء الله ونبقى العلا... والعلاقه بيننا وبينه الى اخر عمرنا انت بس <تصفيق> <تصفيق> على كل مصطلح انا لم لم ادرسه اولا اللي كثره من يشرحه نعم اللي كثره من يشرحه ثم علوم الاله الاخرى هذه تكاد تكون معدومه ولذلك نحن نحاول ان نشتغل بالنحو والصرف والبيان وكذلك الاصول وتطبيق الاصول على الفرق ونحو ذلك وامى العقيده كذلك تطبيقا للاصول وامى المصطلح هذا سياتي قريبا ان شاء الله تعالى لكن السبب في عدم اشتغال به ابتداءا هو وجود من من يدرسه بكثره ثم هو واضح سهله ليس كسائر الاصول وارد الطالب ان ان يطلبه بنفسه صعب عليه لكن المصطلح من اسهل ما يكون من اسهل ما ثم احاديثه مكرره يعني الكتب كثيرة جدا يمكن اختصارها في مجلد واحد بخلاف الاصول والنحو وغيره ثم هو علم تطبيقي يعني اذا درسه الطالب ثم يتركه لا يباشر عمليا التخليق دراسه اللساني لا يفيد منه شيء كدراسه الالفيه ثم لا يطبق ما الفائده ينسى فاذا راد ان يطبق حينئذ حصل عنده تردد المعضله والمقاطعه الى اخره ما نفع من الدراسه لا شيء لم يثبت شيئا نعم جزاك الله خيرا مجموعه اسئله اتت حول توجيه نصيحه للاخوه بان لا يضيعوا وقتا في المجادلات التي لا فائده منها وغير ذلك على كل حال طالب العلم احرص على وقته من غيره ولا ينبغي حينئذ ان يصرف وقته الا فيما فيه نفع له في الدنيا والاخره وام المسائل التي يقع فيها النزاع وغالب المسائل العصريه فهذه الأصل طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ورع ودين أن لا يتكلم فيها لأنه ليس أهلا أن يتكلم إن كان سمع من يرتضي دينه ويثق في علمه ودينه وقلده حينئذ يعتقد جاز له شرعا أن يعتقد ما قاله ذلك الشيخ وأما أن يجعله ديدنه وأن يلزم الناس به فهذا لا يجوز له شرعا لأنك أنت مقلد والمقلد له حكم ماذا الاتباع لشيخه فقط وأما أن يجعل ثم مفاصله بين الناس وبين قول شيخه وانه يحمل الناس على قول شيخه دون نظر في الدليل فهذا من اقوال اهل البدع وقد نص على ذلك من القيم اعلام الموقعين ان من جعل قولا حكما فاصلا بين الناس دون قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال فالينتبه طالب العلم من هذه المساله ثم المسائل التي يعني تكون عصريه ويقع فيها النزاع هذه يجب طالب العلم كان اهلا ان يبحث حينئذ يجعل قول شيخه بجواره ثم يعني لا لا يعتقد ثم بعد ذلك يريد ان يستدل وانما يبحث المساله من مضان نهى كتابا وسنه ليرجع الى الى ما من مساله الا ما فرطنا في الكتاب من شيء الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ان الحكمه الا لله حينئذ ترجع الى ماذا الى الكتاب والسنه فتنظر فيه من, من حيث الادله ومن حيث الدلالات وتجد كثيرا مما يقع فيه تنازع منصوصا عليه في كتب المتقدمين لكن الآن صار طلاب العلم خاصة المتدين جعلوا أشياخهم حاجزا بينهم وبين كتب السلف إما أنهم لا يرجعون وهذا هو الغالب وإما أنهم يرجعون بذلك الفهم فيقرؤون قوال ابن تيميا من قيم الأخير الطبري بالكثير فيفهمون ماذا؟ ما وقر في آذانهم وقلوبهم من كلام أشياخهم هذا لا يجوز شرعا ولذلك أنا أنصى طالب علم إذا لم يكن متأهلا أن يكون عنده حظ من النظر في الأدلة في القواعد والأصول أن يمتعد عن المجادلات في هذه المسائل وقل لا يجوز له أصلا أن يجادل لا يجوز له أن يجادل وكما أنه يتورع في كثير من المسائل أن لا يقع في الحرام فيتركها كذلك ينبغي ويجب عليه أن يتورع في هذه المسألة فيترك الحديث فيها أنت بنفسك اعتقد ما شئت ما تراه دينا لك أما إلزام الناس والتفتيش عن عقائد الناس أو نحو ذلك هذا لا يجوز شرعاً البتة جزاك الله خيراً قرأت أنه يجب على طالب العلم دراسة الفقه إجمالاً قبل دراسة أصول الفقه ليتصور لا. المسائل فأنتهم المقصود دولي. به أنه إذا كان لا يحسن الوضوء أو لا يحسن الصلاة أو دخل الصوم شهر الصوم لا يحسنه حينئذ ينبغي له أن يقدم إجمالاً ويعتقد ما يدل عليه شيخه ثم بعد ذلك يتوسع هذا المقصود به اما من احسن الصلاه واحسن الوضوء ودرس وعلمه وليس عنده اشكالات واذا جاء رمضان قرأ مختصرا ويفهم ما فيه من احكام شرعيه فلا يلزم ذلك هل يعتبر قول المجمع الفقهي قول المجمع الفقهي لا اجماعا لا لا, لا يعتبر اجماعا التابعين يا جماعه جماعه ا بعض المشايخ ينكرون على بعض الطلاب انهمكهم في حفظ الحديث دون استشراح وما رأي فضيلاتكم في الدراسة في مركز تكوين العلماء في شنقيط لا أعرف هذا المركز لكن بالنسبة للأحاديث هذا يرى أن بعض طلاب العلم قد عزف عن تأصيل العلم الصحيح وكأن العلم صار هو حفظ النصوص النبوية في حسب إن, إن كان بهذه الصورة فهذا لا شك أنه خطأ ما المراد بحفظ الأحاديث تفقوا فيها إذا كيف تتفقه إذا كان عمرك كله سيذهب فيه الا مختصارات الصحيحين ثم حتى وصلوا الى وصلنا ابن ابي شيبه وغيره اذا كان عمرك سيبقى 10 سنين وانت تحفظ هذه وكذلك حفظ 10000 حديث 20000 حديث ثم ماذا بعد ذلك اقول حينئذ ينبغي ان ان ينظر على طريقته للعلم فيحفظ النوويه ويحفظ عمدة الاحكام لغه المرام او المحرر ثم ينتقي من المنتقى ويتفقه يجمع العمر الان في هذا الزمن ليس كالسابقه يا اخوان ف سابقا كان ينشا من العلم في العلم من سبعه سنوات واقل من ذلك الان لا هينذا نبغي ان يعرف الطالب كيف ما الذي يقدمه ما الذي اخره كونه يحفظ احكام حديث الاحكام وحديث العقائد ويتفقه فيها خير له من ان يحفظ 10000 حديث ثم لا شيء يكون عامي قطعا انك عامي انت لو حفظت القران الذي هو اجل من السنه ولم تتفقه فيه فانت عامي ما الفرق بينك وبين غيرك هينذا نقول الاصر ماذا هو التفقه في الدين لابد أن يجعل له ميزان بمعنى أنه يحفظ ويستشرح وخاصة علوم الأهل إذا أراد أن يكون طالب علم بحق وأن يكون من أهل الاجتهاد طبعا الناس على مراتب ليس على مرتبة واحدة من لم يكن مريدا لأن يكون محققا في العلم ويكون من أهل العلم الكبار ومجتهدي هذا لا يرزم تعلم علوم الأهل لكن إذا أراد ما أشرت إليه حاليذي لابد أن يتبحر في اللغة وصول الفقه ومتى ما أعطاه العلم وقته حينئذ سيسر فيه في المستقبل لأن الفقه والحديث وكذا قد تقرأ كتاب مختصر على عالم ثم بعد ذلك أنت تحتاج لتقرأ عشرات الكتب فإذا لم تكن معك السلاح وقواعد الوصول قد تتعام إذا لم تكن كذلك حينئذ كل مسألة كل إشكال وما أكثر الإشكالات التي ستمر عليك تحتاج إلى من يكشف لك عن هذا المغلق لكن إذا كانت عندك الآلة لا تحتاج إلى ذلك البتان ولذلك نحن نحرص دائما أن نشرح به بهذا الطالب لأن الطالب إذا تعود وصار عنده ملك السماع في هذه لو قرأ أن تلوى إن شاء الله بعد الدورة لو تقرأ كلام نتيم لعلك أنك تأتي تحاول أن تقول هذا متعلق للأخير وهذا هو الصحيح هذا هو من أجل فهم كلام العلماء على وجهه ولذلك الآن من المسائل التي يقع في النزاع قد يأتون بكلام نتيم ويأتون بكلام نقي ومن كثير لكن كلام هؤلاء لإما في واد وهم في واد, وهم في واد آخر السبب لانهم سطحيون ليسوا من اهل العلم في في شيء نعم بارك الله فيكم هل يجب على طالب العلم ان يدرس مذهبا من المذاهب الاربعه واي مذهب ترجحون ولا بد من دراسه المذهب م. تبدا بماذا مشوش لا لابد من مذهب الذي يرتب لك الذهن الفقهي وهذا ان تدرس المذهب لا لتعمل يظن البعض فيه مسائل مرجحه طيب كان ماذا انت ما تدرس المذهب والكتاب من اجل ان تعمل به وإنما تدرس من اجل ان تؤصل نفسك في هذا العلم اهل العلم قاطبه جعلوا هذا العلم منصوصا في هذه المتون واختر ما شئت على حسب البلاد وحسب المذاهب المنتشره ان كنت في بلد شاع فيه المذهب الحنفي فاختر مذهب الحنفي فان كنت مالكيا في بلد شاع فيه هذا المذهب فكن مالكيا وهكذا لكن النتيجه يكون الطريق الموصل لك الى التفقه هو هذا المتن ثم بعد ذلك ها ينظر في ماذا ينظر في الدليل ويرجع اما في الطريقه العصرى المبتدئ انه يقلد بل يجب عليه ان يقلد واما انه يجتهد ويبحث المسائل وحده وهكذا هذا من الخطا الذي جرىك كثيرا من طلاب العلم اليوم مبتدئ بعد حتى ما قرى الاجروميه فاذا به الف رساله في احكام شرعيه كيف الفتها من اين فتح لك السماء ونزل عليك الوحي لا لابد من طريق كيف وصلت إلى هذا الحكم الشرعي؟ تقليداً قطعاً تقليد يجمع قوال قال ابن تيمي قال كذا الحديث هذا يميل قلبه إلى أنه مناسب لكذا وانتهت المسألة ما المقصود بقول البعض من كان شيخه كتابه ضل أو غلب خطأه صوابه؟ هو هذا يكون صحفياً صحفي هذا الذي يكون فهمه سطحياً بمعنى أنه لم يتعلم على أهدي العلماء حينئذ إذا قرأ ضل في الفهم لأن بعض المسائل التي تقرا وحينئذ لنص العالم على ان هذا المراد به كذا واذا جاءك كذا الى اخره فاذا مارس السماع من اهل العلم حسن حينئذ ان نقرا فيكون ولا شك انه لابد من القراءه فالذي عليه العلم انهم ياخذون بعض العلم مشافهه ثم يكملون بعد ذلك في القراءه والنظر اما كل ما يكون بيد اهل العلم لابد ان يقرا له المغني لا تقراه عليه انك لابد من قراءته تقرا انت على نفسك الموافقات لابد من ماذ من قراءات لكن لا تقرا على اهل على اهل العلم وقد يقرا لكن ليس بلازمه العنايد المطوله هذه التي هي اساس اساس لطالب العلم يقراها بنفسه لكن بعد ان ان يؤصي نفسه في المسائل التي ينبغي العنايه بها ولذلك قلنا في اول الدوره ان هذه المتون الصغيره يجعل فيها العلماء جمهور المسائل لكل فن تاخذ هذه الفائده وقلدني فيها الى ان يشاء الله عز وجل فيفتى عليك كل متون صغيره من هذه المتون الازرميه ونحوها جعل اهل العلم جمهور مسائل الفن فيها حين يقرأ طالب العلم بتمعن لذاك لا ينتقل عنها حتى يضبطها اتم ضبطه ويفهمها ويقرأها باكثر من شرح نعم ما هو قولكم ف... ما هو ترجيحكم في الاجماع السكوتي هو يعتبر حجه لا اشكال كثير من المسائل التي احتجوا بها بل قلنا بان حجه لبطل عندنا دليل اصري في باب المعتقد لو قفي اشكان ان اكثر ما نستدل به في اثبات الصفات على بابها هو اجماع الصحابه كيف اجماع الصحابه ولم ينطقوا بذلك يقول سكوتهم عن عدم مخالفه الظاهر حينئذ قال هذا اجماع وقد قرر ذلك غير واحد من اهل العلم وكذلك شيخ العثيمين في وسطيه وغيرها جزاك الله خير وبارك الله فيكم الدرس بعد المغرب ان شاء الله أجر. ثم بعد العشاء الابيهية ان شاء الله الاجروميه ان شاء الله, إن شاء الله.